بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرقوا وخيرا مما يهمعون صفحة طلبة الدكتور محمد رجل إسماعي يقدم لكم شهور <تصفيق> التفسير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 وقفنا في المجلس السابق عند قول مصنف اختلاف السلف في التفسير اختلاف السلف في التفسير تفضل يعني هو ذكر ان الاختلاف سنه في البشر وسنه جاريه اقتضاها ذلك النقصان في عقول البشر وفي انظارها فقد خلقهم الله عز وجل على تلك الطبيعة فإن تصورنا الكمال في تلك العقول إن تصورنا الكمال في تلك العقول يمكن تصور الكمال في الاجتهاد والرؤية والنظر وعندها توافق تلك الاجتهادات الحق فلا يحصل الخلاف حينها لكن هذه قضية مغلوطة. فإن العقول قد خلقها الله تعالى ناقصة في الجملة، متفاوتة في القدرات، متباينة في النظر، وبالتالي لا بد أن ينتج عن ذلك اختلاف في الرؤية والاجتهاد، ولهذا قد يوافق بعضهم الحق. وقد لا يواثقه فالنتيجة أن الخلافة ناشئ عن ذلك الذي اكتبته تلك الخلقة التي خلق الله عز وجل البشر عليها فمن رام الاتفاق من كل وجه فقد طلب مستحيلا لا يكون طلب مستحيلا لا يكون وهكذا في الشرع فأن الشرع فيه مواطن اجتهاد وطالما أن الشرع قد فتح باب الاجتهاد في بعض مواطنه فهذا يعني أنه أعمل العقل فيها بما في ذلك العقل من النقصان، فإنه أعطى العقل بالاته وادواته وكذلك بطبيعته التي جبل عليها اعطاه اذنا بان يعمل في تلك النصوص حتى يستنبط منها وحتى يجتهد فيها وحتى ينزل تلك الأحداث وحتى ينزل تلك الاحكام على هذه الوقائع وهذه النوازل وهذه المتغيرات التي تكاد لا تنتهي فهناك إن تصورنا أن ذلك شر فهناك أحد شرين لا بد منه هناك أحد لا بد إن كان إعمال العقول الناقصة في, في, في تلك الأحكام الشرعية بحيث تعمل اجتهادا في نصوص الشرع المشرفه حتى تنزل الاحكام على تلك الوقائع وهذه النوازل وهذا يعني الاختلاف فيما بينها فإن كان ذلك شررا فهناك شر اخر أن لا يسمح لتلك العقول بان تعمل في تلك النصوص وبالتالي لا موطن للاجتهاد في ذلك الشر وبهذا لا حكم لكثير من النوازل والوقائع والأحداث والمتغيرات التي تكاد لا تنتهي، فلا بد أن نختار بينهم. فإن قلنا أن الأول شر فلا شك أنه دون الثاني بكثير، صحيح؟ دون الثاني بكثير. أن نأتي إلى واقعة أو نازلة إلى أمر يتجدد فيحصل. بعدما لم يكن حاصلا بالناس فنطلب حكم الله تعالى فيها فلا نجد فلا بد حينها أن يفتح باب الالتهاب حتى تنزل تلك الأحكام على تلك الوقائده لا تنتهي فإن كان الاختلاف شرا إن كان الاختلاف لحسب الطبيعة التي خلق الله عليها العقول شرا فإن الأمر, الأمر الثاني والشر الثاني لا شك أنه أشد منه وأعظم منه وأخطر منه هو ان نغلق باب الاجتهاد وبالتالي لا نجد لكثير من الوقائع والنوازل والمتغيرات التي لا تكاد تنتهي لا نجد لها حكما في ذلك الشرع المطخر لهذا سمح وأذن الشارع بأن تعمل تلك العقول بشروط وبآليات وأدوات هذا لم يطلق أن يعمل كل عقل وكل أحد في تلك النصوص المشرفة بل اقتصر ذلك على شروط وعلى آلية وعلى أدوات بها نضيق ما أمكن هذا الذي يمكن أن يكون نتيجة الاختلاف والنقصان في عقول البشر، فإذا التزم هؤلاء المجتهدون هؤلاء المتكلمون في شرع الله تعالى بتلك الشروط وهذه الضوابط وحصلوا على جهه الاستيفاء والكمال هذه الأدوات والآلات فإن ذلك يعني طبيقا لما يمكن أن يكون من الخلل أو الانفلات الناتج عن قضية نقصان تلك العقود واضح الكلام فإذا التزم هؤلاء المتكلمون في الشارع إذا التزموا بتلك الضوابط وهذه الشروط فهذا يعني تضييقا ما امكن وما ينتج بعد ذلك من الخلاف لا يؤدي بأي حال من الأحوال إلا إلى إثراء الأراء وإلا إلى توسيع رقعة الشريعة التشريع الإسلامي بما يعطي ذلك الشرع مزية على غيره ولو تصورنا أن في تلك المواطن من الاجتهاد تصورنا أن فيها خطأ وهذا لا بد أن يحصل فيها خطأ لكن هذا الخطأ باستناده إلى تلك الشروط شروط الاجتهاد باستماده إلى مرجعية التشريع في الجملة باستناده إلى الأدلة الإجمالية التي قام عليها الاستنباط في الفقه الإسلامي باستناده إلى ذلك فإنه خير بلا شك ممن لا يرجع إلى شرع الله ولا ينضبط بضوابط وشروط الاجتهاد ولا يبالي بشريعة الإسلام أصلا فلا شك أن خطأ ذلك وزلل ذلك وخلل لا شك أنه أعظم وأخطر فهذا الخطأ المتصور في بعض مواطن الاجتهاد نتيجة إعнал عقول المجتهدين نعم تتصور خطا ولكنه بمرجعيته إلى الشريعة اجمالا بمرجعيته إلى ضوابط وشروط الاجتهاد بمرجعيته إلى أدلة الاستنباط في ذلك التشريع الاسلام الثقل الاسلام هكذا نأمن نأمن الغائلة نأمن الخرق في الخطأ نأمن ما يمكن أن ينبني عليه من التضارب والتباغط نأمن كذلك هذا الانفلات الذي يكون لو استقلت تلك العقول والأراء والأنظار دون تلك المرجعية التي تحدثنا عنها ولذلك لا حجة وهذا نكرره ونقرره ونؤكده يعني هذا كلام مكرور لا بد وأن يقرر وأن يكرر في القلوب أن مواطن الاجتهاد وظنية بعض الأحكام لا يعني ذلك خروجا عن الشر لا يعني ذلك أنه ينتج عليه عمل بالخطأ لأن اجتهاد المجتهدين إما أن يعرف خطأه أن يستدين خطأه بمخالفة النصوص السالمة من المعارض فهذا لا بد أن يقيد الله تعالى في الأمة من يحذر منه ومن يبينه ويقول هذا خطا حتى وإن اتى من من عالم وإمان لا بد هذا لا بد فإن الأمة لا تجتمع أبدا على ضلاله، وإن اعتبرت ذلك القول المخالف من كل وجه للنصوص السالمة من المعارضة أو للإجماع أو للقياس الجلي، فإن ذلك يعني أن الأمة اجتمعت على توهين الباطل اجتمعت على قبول الخطأ وان الخطا عندها مسوغ وأنه مقبول لكن هذا لا يكون فلهذا تجد الأئمة والعلماء تجدهم ينهضون لبيان خطأ ذلك القول حتى وإن كان صادرا من إمام المجتهد الاحتمال الثاني أن يكون ذلك الخطأ لا يعارض نصا سالما من المعارضة لا يعارض إتماعا لا يعارض قياسا جليا وبالتالي فهو مظنون في الجملة هذا لا يمكن أن نقطع بكونه خطا فهذا عنده حق يحتمل الخطأ. والآخر عنده خطأ يحتمل الحق كما قال الإمام الشافعي قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب فبالتالي لا يمكن أن نقطع بأن هذا القول بعينه هو الحق الذي عند الله فالحق واحد عند الله إما قال بالكم الموضوع الحق واحد عند الله أما بالنسبة للمجتهدين فالحق واحد لكن لا بعينه فالحق عند الله بعينه فالحق واحد بعينه فالمسألة لها إجابة ولا حق واحد المجتهدون فيما بينهم يطلبون ذلك الحق فيختلفون فإن قام دليل بينة على خطأ قول لا بد أن يظهر فإن لم تقوم البينة ولم يقوم القطع وكان ذلك اجتهادا وظنا وبالتالي كل تلك الأراء تحاول أن تصيب الحق الواحد بعين عند الله ولكن لا تستطيع أن تجزم أن قولها هو الحق بعينه ولكن تقول يغلب على الظن أن هذا القول إيه هو الحق لكن هو بعينه الذي عند الله لا واضح يا اخوانا واضح المسألة دي ها وكل تلك الأقوال بهذا مقبولة في الجمع مقبولة في الجمع واضح يا اخوانا والله تبارك وتعالى بتلك الأقوال لا, لا, لا ياذن بوجود الخصومات بل يدفع عن هؤلاء المجتهدين وعن تلك القوائف من المؤمنين المتدينين العاملين أي خصوم أي خصوم وإنما تأتي الخصومات من إيه؟ من الجهلة من الجهل وقد يكون القول حقا لكن صاحبه جهل صاحبه يعني ممكن أنا أنبالي وأقول الحق كيتو, كيتو كيتو لكن أجهل مع ذلك الحق فتأتي الخصومة من جهة جهلي لا من جهة الحق الذي معي صحيح كده واضح المعنى ده ها؟ ولذلك القضية اللي احنا بنقولها دي قضية ان الحق واحد بعينه واحد معين يعني بس معين فيه عند ربنا سبحانه طيب بين الخلق هل هو معين اه معين ولكن بحدودهم في حدودهم في مقتوراتهم وبالتالي لا يمكن ان يقطع بأن هذا الذي توصل اليه الاجتهاد هو الايه طيب متى يعرف المكلف أو المجتهد أن ذلك هو الحق بعينه من خلال اللي قلنا بقى ف... طيب النص السالم من المعارض الإجماع القطعي القياس الجلماش مقبول إن كان في تفاصيل في هذا الكلام لأن البعض يردها إلى شيء واحد وهو الإجماع القطعي لأن لو حصل إجماع قطع إجماع على إنه دى نص لان ممكن نختلف نص ولا مش نص يبقى إجماع قطعي أقوى الأدل عادة عندنا في الأصول هو إيه؟, إيه أقوى دليل في الأصول عند الأصولين الإجماع القطعي إجماع المسلمين قطعا إجماع المنقول من جيل إلى جيل بما يمنع الخطأ في نقل بعد الحد التواتر فيه المهمة ده ايه أقوى دليل فيه عند الأصولية معايا يا أخواننا إحنا ليه نأكد ده لأن شبه الدائرة الآن كرمية هؤلاء الذين لا يريدون أن الله تعالى يقول لك أنت الشارع لي هات لي مواطن القطع في الشارع لا أحد بأد كده صحيح وقد تكلمنا قبل ذلك عن ذلك المعنى من جهة الأخرى نود أن نتبين هذا جدا وأن يستبين عندنا جدا وأن خطأ المجتهد بمرجعيته إلى تلك الثوابت التي ذكرنا هذا خطأه مقبول في الجملة بالنسبة لمن لا يرجع إلى إلى ثابت وإنما يرجع إلى محض عقري وهواء ولو اتبع الحق اهواءه لفسدت السماوات والأرض معايا يا معا نعم فهنا الاختلاف سنة في البشر نعم وسنة في البشر لكن هل تؤدي تلك السنة هل تقتضي الخصومات هل تقتضي العداوات هل تقتضي التباغض بين المؤمنين لا لا تقتضي ذلك وإنما نزل الشرع لمعالجة ذلك النقصان نعم قيل أن الثاني القليل قال يوم بن سلمان من الى الله بعد ان فاقت ومع هذا فلا يوجد من احكام فقد اشار و لا يوجد ذلك له عيد الثالث نقل ذلك عنه الامام محمد بن مصر بن قال محمد بن مصر وسلعت بصناعة رضوه في الصغرين يقول الثالثين منكم قد يؤذروا أن هناك تأثير الثلاث يعتبون العزم وعلى المرارة الصراعية لأن الثلاثة الوحيدة المجتمع المجتمع على العظم وإحسن ذلك الهدلات وقد قال ليس في تأثير التورمية الهدلات إلا يضح القوم الفلاتي. قال ايقول شيء اخر خلافه الله من الهمه قال عبد الله بن اسلوب الله تعالى عنه هي بقره الله وقال عنه رضي الله تعالى عنه هي الهمه قال حكيان وخلافها واعي لان الهمه ترقمه بالنهايه وترقمه النهيه والوحشيه والوجيه اذا وافي فيا قال لك بالطول يا سلام كلام جميل, سلام كلام جميل ومع بساطتها. مع البساطه بتاعته لكنه كلام ينساب الى القلوب ليه لانه يحمل الصدق ويحمل الإخلاص ويحمل صدق بيان طبيعة ذلك الشر، وإن الخلاف عن السلف غير الخلاف عن وقد يعني نتفق في الصورة ونختلف في الجوهر، ودي مشكلة في الحقيقة. فالخلاف عنده ما له مشكلة. زي كما زي ما قال قبل سفيان، قال الإمام محمد بن ناصر رحمه الله تعالى، قال. أن الآية الواحدة يفسرها العلماء وعلى اوجه وليس ذلك باختلاف يعني رفع وصف الاختلاف في مثل هذا وهذا لا يقتصر فحسب في قضية التفسير وإنما وكذلك ممتد موصول في كل مناح الشريعة مما يقبل إعمال العقول فيه واضح يا أخوانا طالما مبدا اعمال العقول فتح لازم تقبل خلاف صح كده لازم لكن يجي يقول لا الخلاف شر كله ولا يمكن هذا في الحقيقه يعارض قضيه فتح الاجتهاد اذا فتحت الاجتهاد لابد ان يبقى لازم يبقى في خلاف في الاقوال لازم في خلاف في الاقوال اذا فتحت باب الاجتهاد نعم يا على رسول الله صلى الله عليه الا يعني ان قال وقال المتاع قال وقال عاريه المتاع اما بالتجديد او التخفيف يعني ايه قال والمعاف يعني انت عايز حاجه حل طبع اي شيء من الله نعم قال عقبه المأحول قال قال لم توافق الكلمه في الكلمه, في الكلمة يا سلام ثاني وثاني فإذا, الكلمة الكلمة الكلمة فإذا لم توافق بجانبه بجانبه بجانبه هذا لا يمكن أن توافق كلمات العلماء كلمات بعضهم بعض لا يمكن أبقى. لا يمكن لكن هل ذلك يعني اختلافا في فهم السلف والسلف السلف فهم السلف يعني ذلك اختلاف هذا لا ينسحب على كل أنواع الاختلاف نعم لكن هذا في الجملة هذا أصل عندهم أن الأصل عندهم أن اختلاف الكلمات بينهم لا يعني ذلك إيه؟ وإنما مرد هذا إلى الجهل شوف الجهل لكن العلم إذا تحلى المتكلم بالعلم تحلى المكلف بالعلم إنه تقل عنده جدا يعني فرص العداوة والخصوم كل من العلم يزهر كل من العداوة والخصوم إيه؟ تأتي إله حتى إذا كمل ورسخت قدمه في الليل فإنه لا يكاد يخاصم أحدا في الليل مما أزن فيه الشرع بإعمال العقل وطبعا كما ذكرنا كده لم يستبل خطأه لم يستبل خطأه فإن شوف الكلام وجاهل قوم هذه المعاني يبازل من الجهل وكل شر يأتينا من الجهل فإننا وإن اعتبرنا الخلافة نتيجة إعمال نتيجة إعمال العقول اعتبرنا ذلك مقبولا في الجملة انتم معي يا جماعة معي صليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرنا ذلك مقبولا في الجملة لكن ليس مقبولا أن يتخاصم الناس وأن الناس على كلمات بعض العلماء وأن يتبرأ الناس على كلمات بعض الآخر هذا لا يكون هذا غير مسموح هذا غير مسموح وإنما المسموح هو اعتبار الاختلاف القائم الناتج عن إذن الشارع بإعمال العقول بشروط وضوابط محددة في بعض مواطن التشريع هذا مقبول في الجملة هل يؤدي إلى تخاصم إلى تدابر، إلى تباغض إلى تشاحب لا يكون ابدا وإن أدى دل ذلك على جهل على جهله قد حصل وقت نعم فقد قال <تصفيق> من قبل العجمة نعم من قبل العجمة وهذا مثال يعني وإلا فهناك أسباب أخرى للجهر يعني الجهل ليس فقط من جهة عجمة اللسان يعني لا يحسن اللسان ولا يتقن العربية لا هذه أسباب أخرى لكنه جعل ذلك من أهم لأسباب أهم الأسباب وإحنا كثير جداً إحنا لشيء عجيب أن هذا الشر محمول على العربية وإحنا وجدنا يعني أشياء عجب يعني وجدنا بعض الأعاجم لا يتكلم العربية أصلاً وتجده يختلف ويقرر ويوجه بين أقوال العلم والي ابن الزيد لا يتكلم العربي لا يمتق به أو يكاد يكون مثلا في سن أول ابتدائي ولا حاجة يعني اللي يدوبك بيفك إيه بيحفظ ألف به ويقول أبي أمي كلام ده فعلا وتجد بلغته يقول يستنبط من البخاري عنده البخاري مترجم وعنده التفسير مترجم وعنده مسلم وعنده شرح الحديث وعنده العقيدة ويكفر ويبدع ويفسق ويرجح بين أقوال العلماء يقول ده السنة ده شيء دا تخريف ده تهريف ده بقى آخر الطرف لكن منا من لا يحسن العربية ها ويتكلم في قضايا لا يمكن أن يتكلم فيه إلا بعد احتقان الايه العربي، فلذلك لما قال هذا الإمام إنما أتي القوم من قبل العجمة وعادة انتهى في البدع الكبيره بدأة الخوارج بدأة الشيعة بدأة الارجاء، كل ذلك تجده مرتبطا بوجه من الوجوه أو أكثر بقضية اللغة وإتقان وإحسان لسان العظيم نعم وقف شهر الاسلام ياسين ان ملك الف تفصيل في كتابه مقدمه في اصول تفسيره ودفع الشرطي في الموالقات من حمل كبيره خلال تنوعه ويعلمهم نصف خلال الذي لا فيه قال الشرطي من الخلال ما ما كان من الاقبال غضب قضى مقالب بمطلوع به في وكتبت للسلمين بعيدا الثاني، ما كان طارق بالله وليس في الحقيقة كذلك وأكثر من ما يفع الثاني للمسير لله بثماني هتجل المساكسين الذين عن الثلاث ومعامل الضوار الثاني أقوال مستيشة للضوار فإذا أعتبرتها فإذا أعتبرتها على الجنرى كالمعامل الله والأقوال إذا رفتت معها والطار يميحها ويقفت المال من عرض يطار فلا يشهد نقل خلاف منها العقل نعم أكلام متين يشد بعضه بعضا يقول فإذا اعتبرتها وجدتها يعني إذا نظرت في تلك الأقوال وجدتها تتلاقى على العبارة المعنى الواحد زي في الخنس الخنس قال عبد الله بن مسعود البقر الوحشي يعني ايه الوحشي مش المستأنس اللي هو في البراري وقال علي رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ان الخنس ايه النجوم هل تجد ذلك اختلافا في الحقيقة او هو نوع من ضرب مثال يمكن ان في معنى واحد هما وجهان لعمله واحده ما هو ما قاله سفيان اني مجرد يخنس يعني ايه يختفي فكل شيء اول ما حاجه تظهر له يختفي او ما يجي يظهر يختفي اسمه ايه اخنس ففسر بعضه ماذا بالمثال وقالوا ماذا بالمثال ادم ما لما أنا قلت كده شو الكلمه بضعبة الجميل هذا يقول والأخلي بقى اقرا رمعها إيه, إيه رمعها لأن لأن اكتابة العلماء خصوصا الاصوليين كل كلمة وليها معنى يقول والأقوال إذا أمكن اجتماعها أمكن الحالة الثانيه لا يمكن فإذا أمكن اجتماعها تعين أن تصير قولا واحدا يقول امكن اجتماعها والقول بجميعها بشرط في الشرط من غير اخلال بمقصد القائل فلا يصح نقف الخلاف فيها عنه يعني ايه فكلمه لما قلنا ان واحد جه من جهابات الامازون وما يعرضش اي حال وجه طالع على المدينه فشاف فاسمع السيارة ولا العربيات فهو يعني العربيات دي فهو مش يقول له على تاكسي او على سيارة ماشي فهو يبص هي دي العربيات اه هي دي العربيات كويس بعد هو يسأل واحد تاني فيقول له شيقول له على اوتوبيس او شيقول له على سيارة اجرة فيجد منظر تاني هل ده اختلاف اعتبرش اختلاف لأن أنا ما قصد هي ذا النقطة العيزة أولى هنا البعد الجميل الدقيق الذي ذكره الإمام الشاطبي يقول من غير إخلال بقصد القائل القائل أصلا ما قصد أن يخالف القول الآخر وأنه لما شاولت له على السيارة قلت له هي العربية الملاكية هي يديت معناها الأوتوموبية هل قصدت أن أخصصها صورة العربية او السيارة بالصورة دي لفظ المفتلح بالصورة دي وبالتالي اخرج اي تفسير اخر لهذا المفتلح ما قصدتش او وصلني ان في واحد تاني او اثنين وثلاثة بيقولوا كيت فقصدت ان أنا اقول له لا هذا خطأ وانا اخالفهم والقول الصواب فيها كيت هل انا قصدت ما قصدت لا غاية القصد التاع كان ايه ان انا اضرب له مثال ان انا اوضح له المعنى دون أن أبالي بمن قال وكيف قال ومتى قال وما قال معايا أخواننا ينوطمهن ذكرها الإمام الشاطبي يقل من ينبه عنه يقول رحمه الله الأقوال إذا امكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه لا تقول قد حصل الخلاف فاختلف فلان عن عله فأنه ما قصد أن يخالف وإنما قصد أن يدور حول نفس المعنى الذي قال به الآخر فإذا أمكن أن, أن أنزل قوله وقول الثاني وقول الثالث على معنى تتحد به الأقوال فقد واجب أن نقول بذلك القول المتحد واضح المسألة واضح شوف حرص العلماء وحرص الضابط الشرعيه على اتفاق والفئان الايه الاقوى نعم. اختلاف في اللفظ والمعنى واللا يهتم تحتج المعني بعلم القوافي والنظم الايه على في والمعنى مع في القوافي والنظم على بينهما نكمل طيب لا المعنى من يعني زي الأول. اختلاف في اللفظ دون المعنى ها؟ زي المثال اللي احنا قلناها زي المثال اللي احنا في اشكال فيه يبقى اختلاف يجب أن نقصود الخنس هذا يعني صح كده زي اهدنا الصراط المستقيم يعني الصراط المستقيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين واحد يقول يوم القيامة يوم الدين يوم القيامة يوم الدين يوم, يوم, الدين يوم الحساب يوم الدين الساعة كل دي الفاظ مختلفة لكنها جميعا تعبر عنه هذا معنى طيب المعنى الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما ليه ايه <تصفيق> هو, هو ضرب مثالا يعني يتعلق بهذا الذي ذكر وهو القراءات اختلاف القراءات اختلاف القراءات كاختلاف الآيات بمعنى اذا وجدنا ان في موضع اختلفت القراءة فاعطى لوظن آخر ذا معنى آخر فهذا تماما نتعامل معاه كان دي ايه ودي ايه مش موضع واحد زي ايه زي عين حامئه وعين حامية فدي صحت بها القراءة دي صحت بها القراءة فبالتالي دي ايه ودي ايه نتعامل كانه ما ايتان مستقلتان واضح الكلام واضح زي ايه حتى يطهرن حتى يطهرن معايا هل في فرق في فرق هنا في مبلغة يبقى احمل على المعنيين معا وكأن الآية قالت حتى يطهرن ثم يتطهرن يبقى يطهرن من الدماء وبعد ذلك يغتسلنا هذا هو المعنى يبقى احمل على المعنيين لكن هل ممكن إحنا نفسر؟ ممكن نفسر بنفس المثال الذي ذكرنا ويا الخنس لأن الخنس في الحقيقة تختلف عن قضية مالك يوم الدين يوم الدين معروف ان الساعة هي هي الحساب يوم الحساب هي هي يوم القيامة هي هي يوم الدين كل ذلك شيء واحد لخلافة لقد إحنا ممكن نقول النجوم تختلف لفظا وحقيقة عن عن البقر الوحش صحيح ولا نصحيح لكن هل يمكن أن نفسر الآية بهم جميعا نعم هذا ما قاله يعني يمكن أن نقول إن نفسر بهم الآية جميعا واضح بل في مواضع تتضاد ويمكن حمل المعنى على واحد فيه. على الاثنين سابقين زي والليل إذا عسعس وليل إذا عاش عاش. هل يمكن نحملهم على اقبل وأذبرهم الثالث زي, زي القرء الذي ذكرنا والمطلقات يتلبصنا بأنفسه إن ثلاثة كروء فهنا القرء اما أن يكون طهرا وإما أن يكون حيضا لا بد من التعيين لأن اختلفت الأحكام لو قلت طه الحكم يختلف عنه قلت حيض فبالتالي لا بد من الترجيح ولا يجوز أن نحمل الآية على الموضعين مع على المعنيين مع واضح أخونا واضح نعم قام كذلك لا ما هو النقطه ننبه على النقطة ده زي خلاف الفقه زي ما قلنا مثلا ال ال القره طهر ولا اختلف العلماء فالأحناف والحنابلة ذاهبوا أن هذا حيط والمالكية والشفائية قالوا أن هذا الطرف فهما في خلاف بين العلماء القديما وحدثا معايا يا جماعة هل يقدر الحناب يقولوا يحلفوا أن المقصود بموضع الآية الحيط لا لا ينفعش لأن أمر غير مقطع صح كده ويكفي غلبة الظن بالمرجحات عندهم أن المقصود كيف ورأينا الصواب يحتمد نفس الكلام في التفسير الخنس فلا اقسمه بالخنس يعني الخنس بعضهم قال ذات بعضهم قال ذات طيب تو مراد ربنا من الموجود في المراد ربنا ما هو بعينه عند الله تعالى احنا بقى يعني نصيبه ما استطعنا لو اتفقت الكلمة على تفسير واحد خلاص تعين يبقى هذا التفسير ونحرف عليه ان ربنا اراد بقوله كيف كذا ما يا جماعه لكن طالما حصل الخلاف والحمد لله هذه صورة ليست من صور الخلاف الحقيقي كما قلنا يعني هل يمكن اقول ان الله تعالى اراد بكيت كيت وكيت فيما يظهر لنا فيما يظهر لنا وهذا ينطبق عليه ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقن نعم هو ده في يعني يا هنا هذا يدخل في كل ما احتمل الخلاف من فلون الشر نعم ويم يكون في قلنا في الخدس. ها بقلن المعنى بقلن المعنى لكن لا زي لا خلاف بينهما في انهما معنيان يدوران حوله. حول شيء واحد فهو متحد في شيء واحد نعم باختلاف التضار واختلاف التضار هما وهذا لا يعني رفض الأخر هل بالك في في إشكال أو اشتباه في هذه القضية كلمة اختلاف تنوع التضار تختلف عن الاختلاف السائر وغير السائر يعني يمكن أن نجد اختلاف تضاد سائد مقبول وكثير من خلاف ذلك زي ما قلنا في القهر ده اختلاف تضاد ما هو إما تقول حيد وإما تقول طهر ما ينفعش تقول كلاهما معا ده حيجري عليه أحكام ده حيجري عليه أحكام مختلفة متبينة وده اختل اختلاف تضاد اختلاف تضاد في التفسير واختلاف تضاد في الفقه والتشريع مطلوب ولكن هو سائد كذلك هناك خلاف غير سائد وإن كان في غير صورة الطضاء خلاف غير سائد وإن كان في غير صورة الطضاء كذا غير سائد يعني غير سائد ها شوف هو أله هو أله نعيم قال, قال عرض اختلاف التنوع بأثره قال اختلاف التنوع هو أن تحمل الآية على جميع ما قيل فيه فيها إذا كانت معاهم صحيحة غير متعارضة ده مش اختلاف التنوع ده الأخر اللي حينباني على اختلاف التنوع يعني اختلاف لو كان الاختلاف بين القولين دول اختلاف تنوع ينفع إن أنا أحمل معنى الآية على الاثنين فده نتيجة مش هو حقيقة اختلاف التنوع صحيح كده التاني هو ما يعرفش اختلاف التنوع لكن هو قال للنتيجه العمليه ودي نقطه مهمه جدا وجميله تفرق ما بين اللي بيعرف من اهل المنطق والفلاسفه والاصوليين الكلاميين وبين الفقهاء الفقهاء دائما بيعتنوا بايه بقضيه العمل فتجد مثلا تفسير في ايه هو الواجب ما يساو فاعله ويزم تاركه ده مش تعريف الحقيقة للواجب ده بيان لأثر الواجب انت لو عملت الواجب هتثاب واذا تركته هتعاقب فده مش حقيقة الواجب وانما هو هو أثر ولازم ونتيجة للواجب اما حقيقة الواجب وما طلب الشارع فعله طلبا على وجه الالزام مضبوط لا على وجه التخيير ده بقى الحقيقة مين يفصر ده يفصر ده تجد ان اعتناء هنا اعتناء تجريدي منطقي كلامي أصولي ما بنغلطوش لكن الثاني اقرب لمقاصد ذلك التشريع اللي هو التعريفات الايه العملية انا مش مهم أو اعرف ايه حد قضية الواجب انا اهم لما اعمل الواجب هيديني ايه ربنا ولما اعملش الواجب ايه اللي حيكون علي واضح كده فينا نفس الكلام اختلاف التنوع مش عايزين ندخل بقى في قضايا تجريبية ومنطقيه لكن لما اعرف منين ده اختلاف تنوع حاجة ان العلماء يجوزون ان يفسروا ذلك الموضع من الايه بالقولين معنا او بالاقوال التلاف زي ما قلنا فيه مالك يوم الدين او اهدنا الصلاة المستقيم صوت المستقيم الإسلام صوت المستقيم الذكر وعمر صوت المستقيم السنة آل السنة والجماعة طريق الصحابة يحط تيم التعايد كل ذا يحتملوه ولم يحتملوه وكلها تؤول إلى معنى واحد يتحد في في نهاية الأمر صح كده وزي ما قلت في الخنس حتى وإن اختلفت الألفاظ واختلفت المعاني والحقائق لكنها تؤول إلى معنى واحد في نهاية الأمر وبالتالي هذا اختلاف تنوع لا اختلاف تنوع لأني أستطيع في قول الله تعالى فلا أقسم بالخنس أن أفسر الخنس بالبقر الوحش وبالنجوم معنا ولا معارضة ولا إشكال هذا اختلاف هو الموضع الذي لا يمكن أن أفسر أن أفسره بقولين بهذين القولين ليه؟ لأن التفسير بقول منهم يلغي التهم لو فصرت بالطهر لغى الحير لو فصرت بالحيض لغى الطهر واضح يا أخوانا؟ كامراه تعتد في طلاقها بحيضها وامرأة تعتد في طلاقها بالأشهر يأسة عندها ستين سنة سبعين سنة ولا تحيط تعتد ازاي نقولها بالحيط وما هي وتحيط يبقى ثلاثة اشهر يبقى أنا قسمت كده النساء لقسمين لو أعملت ده شيء لا يلغي الثاني صحي كده لو دخلت ده وقلت هذه لا تحيط يبقى ليه حكم يختلف تماما ويلغي الحكم الأول واضح يا أخواننا الكلام ده هذا كثير لكن لا يعني ذلك أنه غير سائل ماشي كل ذلك في نطاق السائغ من الاختلاف نعم ان يراه <ترجمة> تقديم شيء الاختلاف فلو فهم اربعه اجواء اولا ان يعبر كل واحد من المكفرين عن المعنى المراه بعباره من غير عباره صالحين تدل على معنى في الجنه وهو معنى الاخر معك يعني, يعني إيه يعني إيه أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير عبارة صاحبه هنا مالك يوم الدين ما هو يوم الدين؟ الساعة يوم الحساب يوم القيامة العبارة دي مختلفة، لما مش مختلفة؟ مختلفة كعبارة مختلفة كألفاظ. لكنها في الحقيقة ايه؟ ذات معنى واحد معنى بعض انواع يعني ايه؟ العام زي ما قلنا النثال بتاع السيارة كده شو قلنا نثال السيارة؟ عربية ما هو لفظ عام كلمة السيارة دي لفظ عام لما يجا شاور له يبقى بديله نموذج مثال صح كده مضبوط زي يهدين الصلاة المستقيم ده الأرض عام ينزل تحته كل ما يطلق عليه الصلاة المستقيم هل الإسلام يطلق عليه الصلاة المستقيم السنة تطلق عليه الصلاة المستقيم طريقة أجبكة وعمر صح كده كل ذلك يصح أن يكون أمثلة لذلك الوصف العام ها ما فل... لو قلنا ملائكة لو قلنا ما هم ملائكة يأكلوا دبريل وميكائيل ويسكت هل معنى ذلك أنه حصل الملائكة في الاثنين أو الثلاثة دول نعم حصلش. فدي أمثلة فده لفظ عام يشتمل على أفراد وصور متعددة العام يشتمل على أفراد وصور متعددة فيجي بيفسر العام بنموذج بفرد واحد بجزئية بمثال ونموذج واضح كده فده بيفسر نفس التفسير ولكن مع اختلاف المثال والنموذج فأذا ليس اختلاف الثالث أن يكون الله المشترك للمشترك كما لأدنه المشترك في اللغة أو أدنه المتواطن هو سيذكر يعني إن مشترك وإن متواطن أصح أن يقال مشترك اه ايه ده شيد الجيدة شيدة في النموذج في القلب شيء من الصعق لأنه حرق ها يوجد صعب ها لأنه حرق ولا يعذب بالنار إلا ربها، سمعنا وتعالى حتى الحشرات ففي القلب إنه شيء بالحقيقة ها شئلة معنا نكون نبنؤل نكون نبنؤل اه مش لأنه مشترك الاصح ان يقال مشترك لأنه لانه مشترك في اللغه مشترك في اللغة او لانه متواطئ يعني ايه الاشتراك يعني التواطؤ اشتراك لفظ واحد يدل على معان وحقائق مختلفه العين هلم تلعين دي لفظ واحد عند العرب لكن بيدل على ايه على حقائق ومعاني مختلفة العين التي تبصر العين الباصرة والعين الغائرة عين المية والعين اللي هي عين الذهب، والعين الجاسوس كل ذلك يبطلق علي عين القرء كما قلنا القرء ده لفظ واحد مشترق او مشترك يبقى ايه هذا الاشتراك يبقى ايه يبقى يدل على حقيقتين مختلفتين فالطهر يختلف تماما عن عن الحيط تمام يا اخونا قد تكون تلك المعاني متضادة فيسمى ذلك الاشتراك بالأضداد بالأضداد جمع ضد وقد تكون المعاني غير متضادة زي ما قلنا العين القر دين عين متضادة فالطول ضد الحير أما العين فهناك عين باصره هناك عين غائرة ما فيش بينهم متضادة حقيقة يعني مش عكس ده عكس دا مش ليل ونهار معايا يا جماعة طيب ده الاشتراك طب التواطؤ التواطؤ ان يبقى فيه حقيقة ويمكن أن تنزل على كذا مصطلح على كذا على كذا يعني هنقول الحيوان الحيوان ده حقيقة ممكن الحيوان ده يبقى في كذا اسم الإنسان هو حيوانه الأسد هو حيوانه كلمه حيوان مش, مش معناها في المعنى الاحياء نتكلم في اللغه يا جماعة؟ فكلمه الحيوان يعني ما فيه حياه ويستطيع ان ينمو ان يتحرك بنفسه ده معنى كده معايا فالحيوان الاسد حيوان الفرس حيوان إيه السمك حيوان الحوت حيوان الطائر حيوان معايا يا جماعه فهذا معنى التواطؤ المتواطئ وإحنا سنأكي لتفصيل ذلك موضوع الاشتراك. نعم كان أن من منها الإسلام أن من, الازلات من, الازلات من, الازلات من عن المعنى قالوا على ما غير وقال الشهود ان يذكر من أشياء في المعنى. في المعنى. أن يذكره أن يذكره أن وقال يذكر الشهود أن يذكر المعنى. وقال أن يذكره أن يذكره أن على خلاف انه هذا يكون, يكون له أكثر من عليه وهذا هذا من عنه وهذا من عطاء عبد النور نظر الى عالم الدنيا والدنيا فتأمل وانظر إلى الكعبة عندما على عليها الله موعده وقد كرمه في, البيضة البيضة في, في فقال بعضهم اي وقال بعضه فلا ذلك قولان وخطابان اذهينا الى الى مصر لاننا الى ولكن نقيل ان هما على على الراس ويراضي النار فما ان نفتح الراس ولكن ولكن كل منهما على كما ان من الثالث وكذلك قول من وقول قال وقول من و الله ارضاني رسوله الله عليه وسلم سلم وامثال ذلك فهؤلاء امرهم الى ذلك و عامله لكن وضحاها كل منهم بصفه من واضح الكلام ولا ايه ولا نمته صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نعم ومثال ذلك قوله تعالى يوم تمور السماء مورا نعم أريتنا بأنهم وموه موه بعدهم في الماء وموه تشققهم هذا نعيمه وهذا تفسير نعطيه فكري اسمه ايه حراد الوجيز نعم هذا نعيمه وهذا بعدهم في المعنى لأن السماء العينه يعلينا هذا كله نعم ولا هذه الاموال ما عليه لكن عن كي وان لم تدل عليه هذه كان نعم خلي بالكم ده فقه لطيف في ازاي انت تعرف ان هذا التفسير تفسير أو هذه الأقوال متنوعة لمعنى واحد ولا لا شو إحنا إنت لو مسكت هنا الأقوال التي ذكرها في قول ليتعالى يوم تمر السماء مور إيه اللي جيه عن السلف تدور السماء دورا مورها تحريكها مورها استدارتها وتحريكها لأمر الله مورها موج بعضها في بعض ومورها تشققها هذا المعنى محدش نص الآن إن المور يدل على تردد ويكون بذهاب ومجيء سريع على جهة الاضطراء يعني مش جهة المفسر بما أن المور يدل على كيت فيمكن أن نفسر بكيت نقلش كيت لكن السلف دائما تفسير السلف للصحابة والتابعين خصوصا لا يفسر اللغضة في العالم في الأغلب لا يفسر اللغضة بمعناها اللغوي في القاموس لا مش في المعجب لا عاده يفسر اللغه بالمقارب او باللازم والاثر معايا كده ما هي لما يقول ان السماء تمر مورا ان المور يدل على تردد تردد وحركه عكسيه ها بل مور يعني زي زبزابق كده معايا يا جماعه هذا هو المور شدة الطراب هذا هو المور فلما يقول إيه تدور السماء دورا مورها تحريكها. واحد ثالث يقول مورها استدارتها وتحريكها واحد رابع يقول موج بعضها في بعض واحد خامس يقول تشققها كل هذا وجوه للمعنى الأصلي ما هو التشقق طب ما يقول التشقق مش هو المور لا التشقق لازم أثر نتيجة الاضطراب الشديد يحصل إيه ممكن تتفكك عن بعض يعني تتركج عن بعض يعني تتشقق معايا يبقى هو ما فسرش اللفظ بمعناه في المعجم تو معايا يا جماعه وانما فسرها بايه باللازم فدي اللي بيقوله الامام الشاطبي لما قال كلمه سيف السيف معروف حقيقة ايه هو لكن العرب يقولوا السيف ويروح جايين يقولوا ايه هذا مهند هذه صمصامة، هذا بطار هذا صارم كل ده ايه السيف. في الحقيقة هو مش نفس المعنى اللغوي في المعجم. يعني المهند سيف في حقيقته وزيادة والصمصامة سيف وزيادة والبطار سيف وزيادة والصارم سيف وزيادة كل شيء لوصف زائد المهند السيف، بس السيف جاي من من الهند أنهم كانوا معروفين بصناعة السيوف الصارم سيف لكن سيف قوي جدا شديد السمصامة سيف مشكوك سيف مشكوك فدوتي يبقى السمصامة وهكذا يبقى هو ما قدرش أقول إن السمصامة هو المهند ممكن برده أقول كده يعني عند التجوز أقول السمصامة يعني يعني سيف هم السيف بس هو سيف وزياده لو جيت انت دققت في المعنى اللغوي لكن الحقيقه السلف الاوائل ما كانوش يع... لم يكونوا يعتنون بهذا ما بيعتنوش بال... بالفروق اللغويه اللي اعتنى بها من جاء بعدهم ايه الفرق بين كيت وبين كيت زي ما قولنا الفرق بين انبدست فانفجرت في فروق اه في فروق لغوي والعرب يستعملوا ده مادة ويستعملوا ده مادة لكن السلف الصحابه والتابعين ما كانش اهتمامهم الى هذا كانوا تقريب المعنى في الجمله معايا وهم كانوا اهل عرب خلص كانوا عرب خلص وبالتالي ما كانوش محتاجين ان هم يعرفوا بجزئ دقائق ما عارفينها لكن كانوا يعتنون بما ينبني عليه الفهم وبالتالي ينبني عليه العمل اما عمل تعبدي قلب واما تعب عمل تعبدي جارح. واضح يا اخوانا هنا ياتي بقى اللي بيتكلم في الخلاف لازم الخلاف ده علم ده فن لما نيجي نتكلم في الخلاف لازم من واحد ماسك اللي بيسموه ايه مشرط الجراح ها مشرط الجراح ده ايه ايه وظيفته انه يحاول يشفي الانسجه ان ببلقى دي متناهيه يطلع ده من ده نفس الكلام هنا احيانا انواع من الخلاف تختلط فاخلي ده في ده وده في ده, ده غير والتضاد في غير الساء والتضاد في في غير الساء وغيرها لا انا عايز دلوقتي لو أنا حبيت ان انا اقول يا جماعه انا مش حياتي في تفسير الا بالاقوال المتضاده فقط بالخلاف التضاد فقط يبقى انا لازم ان انا انظر في كل ما ورد عن السلف من من التفسير انتم مش معاي انتم معاي صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انا حمسي كل ما ورد عن السلف في سورة مثلا عما يتساءل في سورة النبأ حمسي كل ما ورد عن السلف أنا دوري ايه بقى إن أنا أشوف الأقوال اللي جدي الخلاف الذي حصل إيه اللي التنوع وإيه إيه الضابط عندي الضابط ده أنا ممكن سهل أو إن أنا اعرفه نظريا لكن يمكن أنزل للواقع التطبيق العملي حياناً لأصعب بغاية الصعوبة ولذلك انت ممكن أول ما تشوف كده مورها تشققها ومورها استدارتها هتقول ده خلاف تضغط. إيه جاء بالتشقق لايه هو عمل ايه لأ عشان يقول كده رجع ده لمعنى أصل عند العرب وبدأ يشوف هل يرتبط ذلك بحيث يتحد في نهاية الأمر آه وجده يتحد في نهاية الأمر بأي علاقة من العلاقات معايا يا أخوان فقال ده مش تضاد ده إيه ده تنوع معايا طيب ومنه قوله تعالى وكأسا بها قار ها. نفس المثال. طيب قول النور الثاني ماشي عم النور الثاني قال حيث المساب أن يغفر كل المكسرين من اسم العالم بعض وعليه على ذي الكتاب فقال الشرطين أن يغفر في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشيط أو عن احد من أرحامه وضي الله ورحمه ويرود ذلك ان بعض ما ثم يعطى يقطن عند القائل احياء اخرى مما يحمل على رحتي فيقومون على انهم خلا مثاله ومثال قول تعالى تطيلت النعيم أطواله لذلك الأكل ومزحة ومزحة ومزحة ومشوره وقيل تطوير شراطعي وطيلة إبراس من أعجل السمر والبصر فيهدى أن كله كل ممثلة للنعيم ومدخل نعصي أراضي كمش هذا أو لا؟ كل ما يذكر من النعيم صحيح؟ من نعمة الله تعالى مما يتنعم به المكلفون من الله عز وجل فكل ذلك مثال يبقى ما أصدش هنا بقى النوت لبنون المقصد ها؟ يبقى لما قال الأمن نعلم هنا عن الأمن لم يقصد أن يقول الأمن بس ولم يقصد أن يقول مش الأكل والشرب معايا لكن لو قصد يقول الأمن بس أو قصد يقول الأمن مش الأكل والشرب يبدأ خلاف فهمين يا أخواننا ده اللي احنا قلناه في الأول ها لكن هو الظاهر أنه ما قصد ذلك طالما هو الأمن الصحة الأكل والشرب تخفيف الشرائع هل تخفيف الشرائع هي النعمة فقط؟ له اللي هي النعمة فقط يببأ خلاف لكن هو أهش وثكت ولو نص الآن هي تخفيف الشرائع هي النعمة ومعها كيت كيت إلا كيت يببأ برضه خلاف لكن هو سكت فبالتالي كل ذلك نموذج ومثال لنعمة الله تعالى على عباد نعم ويقوم بأن هذا النوع ما يكون مفسرون من إحنا بنعد بعض الفقرات اللي ممكن تتقرأها. يعني المثال الثاني الذي ذكره لماذا الشاطبي هذا النوع ما من المثال فإذا قيل نزلت هذه من في الكبك وقيل وإذ لا من أسباب فإذ أهل فتنسلة الضوء وَهَذَا في أسباب النزول هنا المقصود بها غير الصريحة وإلا لو كان هناك تصريح من الصحابي بأن هذه الآية نزلت فعلا بسبب كيف بسبب كذا يبقى أصلا إحنا قلنا ده حكم ده حكم ده حكم ده. إيه حكم لا حكم إيه مرفوع هذا الصرع كأنه نص في المسألة فالأصل إنه هو ان ده تفسير معنى الآية لأن أنا بيتضح لتفسير معنى الآية بسبب للنزول صح كده أسباب النزول تعين على فهم مراد من الآية فلا يمكن تفسير الآية منفكة عن سبب نزوله لا ينفعش وإلي سنقع كما وقع في أبو عبيدة معمر رحمه الله تعالى لما فسر ويثبت به الأقدام ثبت به الأقدام يعني إيه في القتال يعني هذا أمر معناوي مجازي في الحقيقة هو أمر حقيقي المقصود أن الرملة لما ينزل عليها المطر تمسك وتنشف تبقى زي الطين المجبس كده وبالتالي ما تسخش أقدام الخيل في هذه الرماة يبقى المقصود حقيقي بمش مجازي يثبت أقدام من ذا الله مثبت أقدام مجايرين ده معنى مجازي معنوي لكن الآية المقصود منها معنى حقيقي حتى لا تسيخ أقدامهم لأقدام إيه خيالهم واضح يا إخوانا فلا بد من النظر في سبب النزول فلو سبب, لو سبب النزول صريح عن الصحابي فهذا له حكم الرفع وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ولا بد أن أحمل تفسير الآية على ذلك واللي يبقى معاه يعني إذا كان هناك قولان قولان في تفسير قول الله عز وجل إذا, إذا جاء قول صحابي بسبب نزول يرجح أحد القولين صار ذلك مرجحا واضح مرجحا لكن هناك نقطة لابد أن ننتبه لها إن أسباب النزول قد تتعدد أسباب النزول قد تتعدد يعني يمكن أن تنزل الآية لسببين مش لسبب واحد تنزل الآية في سببين في نازلتين معايا يا جماعة مش في سبب واحد مثال اللعام آية اللعام نزلت بسببين ممكن تنزل مرتين الآية كما قيل في صورة الفاتحة مثلا وممكن السبب الواحد ينزل فيه اكتر من موضع تنزل فيه ايه من سوره كيد وايه تانية من سوره كيد وايه تالته من سوره كيد زي وصينا الانسان بوالديه وان جاهداك في لتشرك بي وان جاهداك على ان تشرك بي كلتاهما نزلت في سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فيبقى نخلي بالنا من النقطة ما احنا قلنا السبب الصريح اللي بنتكلم فيه أما غير صريح فده قولة ممكن يبقى قولة صحابة نعم نعم ها وهناك في علوم القرآن موضوع موضوع نعم لا ما إحنا بنقوله هو بنقول النص الصريح النص الصريح في ان سبب نزول الآية كيت هذا يرتجح قولا على قرح وليانا لحطنا الرافع كانك وجدت حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يفسر ذلك الموضع واضح؟ معا نحن ناخذ في الاعتبار ممكن كل أقوال الأخرى الاختلاف بينها تنوع اختلاف تنوع مقصود الوجوه مش مقصود المعاني والحقائق معايا يا اخوانا النوع الثالث النوع والساني. أن أرى ان أن يكون الله مجتمع إما لأنه نشتاك في اللغة أو لأنه نقضر ومن أخيار الإشار أن نشتاك في قوية القرآن لديه في قوية تعالى طاقت من قصوار زيلة وطاعت وقيل أن وقيل النمل ومن أحكمة الواجدة في القران لديه عسعى في قوية عسع تعالى وليس لديه عسعى يعني ان مشترك تكلمنا في اي اشكال في الموضوع المشترك اللفظي ده لفظ موضوع في اللغه لاكثر من معنى وهذه المعاني تختلف حقائقها فالكسور الرامي يختلف عن الاسد مزبوط لكن كلاهما يطلق العرب لفظ قسورة ويريدون بذلك اللفظ هذين المعنيين المختلفين في الحقيقة وفي القرآن والليل إذا عسعس هذا فعل يبقى قسورة نموذج للاسم وعسعس نموذج للفعل هل في حرف أو حروف المعاني قد حروف المعاني توضع لأكثر من معنى الواو أو هذه الحروف توضع لأكثر من معنى كل كل حرف من حروف المعاني له أكثر من معنى معايا يا أخوانا؟ طيب أمثلة المتوافق كمان أمثلة المتوافق يشترك المتوافق طويلة هذه تحتاج عنه إلى جميع وأسماعها للناس لا لا يشمل المتواطئ الضمير الذي يحتمل عوده الى شيئين ضمير يا ترى راجع لايه لا لاقرب مذكور ولا المتكلم عنه ستأتي الامثله ده معنى كلمه ضمير يعود على شيئين حيرجع الى ايه في وحنرجح ان الضمير ده متعلق بمين زي مثلا ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه الهاء دي عليه على ايه هنا في عندي شيئين ممكن يعاد عليه عليهما الضمير يعاد على عيسى وعلى ادم عليهما وعلى النبي الفط والسلام صح كده ان مثل عيسى ادي اول عند الله كمثل آدم يعاد على إيه هنا في اختلاف خلقه في اختلاف يحصل الاختلاف بين العلماء فبالترجيح الترجيح بمعاني كثيره منها أقرب مذكور مثلا لكن في حاجات ما ينفعش عيدة على أقرب مذكور لكن من المرجحات ان خلقه الضمير بتاع الهاء خلقه عيدة على مين على عيسى أم آدم عليهما السلام هنا لو كملت السياق أجلنا تعود على إيه آدم خلقه من تراب ثم قال له كن يبقى المقصود منهم مين؟ من منهما؟ آدم صح كده لأن عيسى لم يخلقه الله تعالى مباشرة من تراب وإنما الذي خلقه الله تعالى مباشرة من تراب هو آدم يبعث أن الضمير يعود عليه في مرجحات هي اللي ترجح الضمير ده ترى يعود على الأول ولا الثاني وهكذا على ذلك فقس. يبقى يشمل المتواطئ الضمير الذي يحتمل عوده إلى شيء وأسماء الأدناس يشمل كذلك اسماء أسماء ل كم من كم؟ مصطلح مصطلح ويشمل ممكن انزله وطبقه على ايه يعني هو في اشتباك وتقاطع مع الاشتراك وفي برضه يعني اختلاف عن قضيه الاشتراك يعني لما زي ما قلنا كده الحيوان الحيوان ده لفظ في مجرد مالوش واقع يعني ما تقول ايه الانسانيه معنى الانسانيه فين معنى الانسانيه تجده لي كده على كلمة انسان شاور لي على الإنسان قلت لك مصطلح الإنسان شاور لي عليه لو شاورت على أي واحد ما جاء بالشارع فهذا نموذج فرد من أفراد الإنسان لكن مش هو الإنسان الكلام بقى إيه؟ يعني الكلام ده اسمه اسم الدمس ولذلك المتواطئ ده معنى منطقي مجرد ملوش في الحقيقة وقوع وحضور واقعي في الأرض ولكن فبيقع ازاي في الواقع؟ يقع في الواقع من خلال الامثله من خلال الصور بتاعته من خلال الافراد فلو قلت الحيوان بمعنى الحيوانيه طب ايه الحيوانيه؟ ده معنى زي ما نقول الرحمه فين الرحمه؟ ها؟ ده معنى لابد ان ينزل على افراد يتصل بيه افراد عشان اقدر اشاور عليه فاهمين؟ ومن امثله الضمير ومن قوله نعم نعم يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي ذلك الكدح لا محالة هذا هو المعنى الأول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي ربك لا محالة شوف أنت لما تنتبه إلى هذين المعنيين وتستحضر التعبد لله تعالى في التلاوة بهما ودي ميزة مهمة جدا اللي ممكن انت لا تستطيع في معنى ما ان انت تحضر قلبك ببساطة كده قلبك ما بيحضرش إلا في معنى تاني. يعني لو قلنا مثلا واحد استحضر جه أرض التفسير فملاقي يعني ملاقي الكبح لا محاق فواحد يقول عينه جاي من الشغل عينه ويستحضر المعنى ده صدق الله العظيم وهو الوقت يصلي وصوت سبحان الله صدق الله تعالى وفي واحد ما يستحضرش المعنى ده إلا لو كان ده نراجع لربنا راجع لربنا يبقى ده يخليه بقى إيه يبقى يخل عنده دم لأنه راجع لربنا سبحانه وتعالى واضح يبقى تختلف تعب وداد بختاف الأحوال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 اللي هو الظبح يعني نعم نعم نعم نعم ها؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يا أيها الإنسان أنك كاد حن ربك كاد حفا مراقب متوافق نعم سؤال باي نعم نعم لماذا ما الذي يلزم ما الذي ألزمه ما. ويجوز أن تستحضر الآخر هي دي المؤتد. لكن لو جاءنا مثلا مثل مثال مثلا قرأ قرء ثلاثه قرء لازم واحده لان هيبان عليها ايه احكام والحكم ده يلغي الحكم التاني صح يبقى ما ينفعش ان انا, إن أنا احمل اللفظه على المعنيين بخلاف ده انت ممكن تحمل تعيد ده هنا وتعيد ده هنا لان انت مش ما فيش عندك ما يوجح لو في عندك ما يوجح خلاص لا انت متقولش اولا اولا ان يحمل اللفظ في القران على ما يمكن ان يوضع له من معان متعددة في خلاف بين اهل العلم في خلاف بين أهل العلم والتحقيق انه جائز لكن بشروط والتحقيق أنه جائز لكن بشروط معايا يا يعني يجوز ان تفسر اللفظه وان تستحضر كل ما وضع وضع له ذلك اللفظ ينفع ينفع طالما ان ما فيش تعارض في الاحكام ممكن آه نعم مم... نعم صحيح صحيح ممكن ده مم. الا ان ياتي مرجح يا اخوانا هذا كله احنا بنجرده عن المرجحات لكن لو جه مفسر ونظر فوجد مرجحا زي ما ضربنا في المثال ما إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه فخلقه ده مين إذ على مين وفي حاجات انت ما ينفعش إلا أن تحملها نتعين أن تحملها على, على غير ذلك المعز في قول الله تعالى في سورة براءة في سورة الأعراف الذي خلقكم من نفس واحدة ها؟ و و و وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاه حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعو الله رباهما لنا اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون بدايه الايه هو الذي خلقكم من نفس واحده من النفس الواحده اذن صحي كده هذا اذن بالاتفاق من نفس واحده وجعل منها زوجها مين زوجها زوج آدم فلما تغشاها مين الضمير؟ مين... مين عيد على مين ها ما تنفعش تعيدها على آدم لأن انت لو عيدتها على آدم على النفس الواحده هيوق السيق التالي الذي خلقكم من نفس واحدة وهو أبوكم آدم وخلق له زوجة فلما تغشى ادم زوجه وحملت حملا خفيفا فمرت به دعا ادم ربه هو زوجه لين اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما اتى الله ادم صالحا جعل له شركاء في ماء لا حاشاه صح كده ما ينفعش ان انا ارجعها بقى ينفعش فده بيسموه ادماج دي اسم في أنواع البلاغة والبيان يعني ان يأتي باللفظ اللفظ ده هو فلان بعد كده يتحول في الضمير التالي إلى صفته العامة كما قالوا خلقكم من آدم وقال خلقكم من نفس واحد يعني النفس الوحيدة دي نفس واحدة هي مين هي آدم ده مش من خلال الوضع المنفرد الا النفس الواحده نفس اي نفس في الدنيا صح كده نفس واحده لكن هي في الاول ادم خصصناها بآدم لما جيه يتكلم بقى فلما تغشاها رجع التاني الى لفظ عام اي نفس بقى الى اطلاقها على اللفظ المطلق فقم معايا المهم احنا في أهم حاجة فهمنا المعنى فهمنا المعنى ان إحنا لا مش الالتفات هو نوع أخص من الالتفات ما إحنا قلنا أن تقصد شيء أن تأتي تقصد شيء وبعد كده تقصد التالي غيره زي مثلا في قول الله تعالى في سورة المؤمنون خلقكم من تراب ثم إيه من سلالة من إيه من طين ثم ثم جعلناه نطفه في قرار مكين قالوا معايا نفك الايه ولقد خلقنا الانسان من الانسان هنا ادم صح كده ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه مين ادم لو انت مشيتها كده ادم ثم جعلناه نطفه في قرار المكين. لا بل الصح صح صح كده ده مش اسمه دا الانتفاد ده اخص من الانتفاء ده معناه ان انت اللفظ مطلق فتخصه في اول الذكر بشيء بصورته بدليل خصته بآدم بدليل ثم ما ينفعش ان انت تنسى ينسحب ذلك على كل الكلام لابد ان تعيد في الذكر التالي على صورة اخرى فايه يبقى كإنك قلت لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه ثم جعلنا الإنسان إنسانا آخر بخلاف آدم واضح جدا المعنى؟ طيب. وانما اعاده احنا بنتكلم بنجرد مساله الخلاف لكن في الحقيقه كل عالم يرجح ما رأه راجحا بحسب الايه بحسب القرائن والادله غير ذلك ما ذكر نعم انو واضح عن المعنى تعالى فالله وقليل تعالى ومعن سنع من عباس ولي الله وعاد عبدنا ووجانه نقارب وقال زيني عناب وقال زيني ساديم نعم دي برضو كلها معاني ايه متقاربة فهل خلاف لا لا يعتبر نعم وجود الذين من قبائح البشر من الناس الذين ينفقوا عنا وهو في طبع الثلاثين ولا يزالون مختلفين هل هذا خاص بالكفار او عام في خلاف بين اهل العلم في هذا الموضع من القرآن فبعضهم ذهب ان ذلك عام لا يزالون مختلفين في كل البشر ولذلك خص منهم الا من من رحمه صح كده وبعضهم قال لا مختلفين يعني اهل الكفر وإلا من رحم كل استثناء هنا استثناء منقطع معايا نعم <تصفيق> إلا لا, إلا لا إلا احد احد من المجتمعات من كما وقع كان من كلام مهم كلام مهم هذا يسري على كل ايه كل انواع الكلام هنا بيقول ايه الامر في الاختلاف في النص اذا كان معلوما هنا في حاجتين كلمه نص يعني ايه هنا بالمعنى العام النص بالمعنى العام وهو ايه او حديث ده المعنى العام والا فالنص له معان مخصوصه وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدة مثلا ده النص عند بعض الأصولين زي قل هو الله أحد ينفع نفهمها حاجة ثانية ما ينفعش غير احديه الله تعالى وحدانيه الله تعالى صح كده تلك عشرة كاملة هل تنفع تسعه ما تنفعش كسعة هي عشرة فهذا نص يعني نص هنا بقى يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا معايا يا جماعة وفي ناس والساعد في كلمة النص وآلة النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وكذلك ما يحتمل معنى ظاهرا جدا زي ايه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فهذا تكرار يفيد تأكيد البطلان، فيبعد جدا أن يؤول هذا على الكراهه مثلا أو على استحباب ال ال ال الولي، لا، هذا يؤكد ويظهر ان الولي شرط، واضح كده؟ نعم. أما هنا النص مقصود أي آية أو أي حديث. ورد آية ورد حديث فالنص قد يرد آية وقد يرد حديثا بغض النظر ده عن الدلالة من هذه الآية هذا الحديث لأن ممكن الآية الآية ثابتة قطعا نحلف على كل حرف من القرآن فهذا يعني أنه ثابت قطعا صح كده اخوانا لا شك في ذلك لا تردد فيه صح يا جماعة صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم طيب اديكم معايا لكن قد تكون الايه في القران غير قطعيه الدلاله زي ايه زي القرء اللي احنا مثال انت تقدر تحلف ان القرء حب أو طب ليه نظني الدلالة مش قطع الدلاله لا ما يدل عليه مدلوله لا تستطيع أن تقطع به فالدليل والمدلول الدليل تستطيع أن تقطع بثبوته لأنه آية من القرآن أما المدلول وهو المستنبط فهذا لا تستطيع أن تقطع بأنه المراد من الدليل صح كده؟ يعني في خلاف حصل وأمر ظني نعم فهنا النص والأمر في الاختلاف في النص يعني في الآيات والأحاديث والأمر في الاختلاف في النص إذا كان معلوما عايز يقول إيه إن ممكن يا خيالي ولكو معايا يا إن ممكن النص ما يكونش معلوم للمجتد فيفتي بمقتضى القياس بمقتضى المصطحة المرسلة بمقتضى الاستحسان بمقتضى قول صحابي وفي وبالحقيقة هناك هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصله ذلك لم يصله هذا فإذا كان النص معلوما من القرآن والسنة للمجتهد هل ممكن يحصل اختلاف النعم يحصل اختلاف إيه سببه يرجع إلى أحد شيئين الأول اختلاف فهو من مجتهدين من العلماء فقد يعني كما رفع الله تعالى بعضنا فوق بعض في الرزق فمن الرزق الفهم وانت تسمع احيانا بعض الامور من بعض الناس حتى الافاضل عجيبة جدا وكان من عائل عائد فهما صحيح والعيب فيه من الفهم السقيم وكان من عائل امرا صحيحا والعيب فيه من الفهم السقيم لكن ال منه على قدر القرأح لكن تأخذت اذهانه منه على قدر القرائح والفهوم فكل إنسان ينال من فهم المسألة بحسب إيه حسب الفهم بتاعه ده يصل ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بيم والحرام بيم وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس كثير من الناس لا يعلمهن وبعض الناس يعلمهن صحيح بل وكثير من الناس كن الكثير لا تعني إن الباقي قليل فممكن نقول ايه وكثير لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير غيرهم صح كما في قول الله تعالى ألم ترى أن الله يسد له إذا قال ايه وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب فكثير يسجد وكثير لا يسجد فهنا ممكن أقول ان كثير من أهل العلم يعرفون هذه المشتبهات لكنها تخفى على على بعضها فلي ذلك يعني خدشا أو قدحا لا لكن تتفاوت الفهوم والقرائح والعقول وهذا من رزق الله تعالى نحن بعضهم فوق بعض درجات صح كده هذا من فعل الله تعالى أنه رضع بعضنا فوق بعض درجة هذا ليس في الأرزاق المعلومة وإنما كذلك في الفهم والقرائح الثاني أن يكون النص محتملا لأكثر من معنى يبقى ممكن يكون محتمل لمعنى واحد لكن العالم ما يجبش فاهمه إلا ستين في المئة وغيره يجيب تمانين صح كده ودول الصيادلة ولذلك مثلا بتوع علم الرواية يعملوا إيه يشوفوا سند الحديث ويجي يديه للتاع الدراية يقول له هذا الحديث ثابت وخد اشتغل معه فيبدأ يطلع منه اللي ممكن بتاع الرواية لا ينتبه إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل لفقه ليس لفقه ورب مبلغ أوى من سامة ممكن واحد حفظته قوية جدا لكن هو ممكن ما ينتهيهش للمعنى وممكن العكس معايا يا أخواننا ومن نبغ في تلك الأمة وصار إماما فيها إمام بالمعنى يعني الاصطلاح هم من جمعوا بين الأمرين بين الدراية والرواية فتجد أن الأئمة أئمة الأمة على مستوى العصار والأنصار هم من جمع بين الدراية والرواية زي الإمام أحمد زي إمام الشافعي الامام مالك وغير ذلك واضح؟ نعم الحق عند الله واحد في كل ما اختلف فيه المكلفون نعم أن يكون النص محتملا لأكثر من معنى زي إيه زي ما قلنا القراء شوف مثال بسيط جدا واضح جدا صح كده محتمل لأكثر من معنى ولا لا فيبتا يختلف أهل العلم في مسألة واحد يرجح ده واحد يرجح ده والقراء انت اختلف القرائم تختلف فالشفعية مثلا يقوله الحديث ابن عمر رضي الله عنهما رضيك مثال بالقرائن حديث ابن عمر إن لما طلق امرأته ويحائض النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فتلك العدة التي أمر فتلك عدتها التي أمر الله أن يطلق لها فطلقوهن لعدتهن فبين بذلك الحديث بحسب فهم الإمام الشفعي ان اللام هنا تسمى لام الوقت لام الوقت يعني كانما قال فطلقوهن وقت عدتهن فوقت عدتهن إيه الطلاق بقى الوقت العدتهن. يبقى الوقت هنا من فجر أحير لأنه كيف ينهى عن الطلاق في الحيض ثم يأمر به فكانه قال اني فطلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن وقت عدتهن هذا صريح عند الامام الشافعي في ان عده هنا الطهر فهنا كان داء مرجح لان إيه واحد مثلا ترجيح لطيف جدا إنه لما قال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه ثلاثه ثلاثه هنا مؤنث ولا مذكر يبقى يخالف لان من ثلاثة التسعة تسعه ايه يخالف يبقى يخالف طيب يعني معنى كده ان المفرد مذكر ولا مؤنث مذكر الحيض مذكر ولا مؤنث الحيضه الحيضه مؤنث الطهر مذكر قال لك يبقى القرء اللي هنا المفرد بتاعه مذكر ايه المذكر الطور فرجح برضه ايه الطور بناء على ان ثلاثة ايه طب يعني ما هو ما هو القرق اصلا ما لا يحتمل التذكير يحتمل التانيث طب وده معروف من كلام العرب اه معروف من كلام العرب كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن نحيي به بلدة احيا فنحيي به بلدة ميتا مذكر والبلدة مؤنث ليه لانه اراد المعنى فقد يؤنس يصف العربي يؤنس او يذكر مش اللفظ ولكن المعنى ايه المعنى بتاع اللفظ البلده الميته المقصود المقصود ايه ها المقصود بيه يعني حياه الناس اللي فيهم او كده فهو كده بمعنى بمعنى التذكير فيه مش معنى الايه اللي باللغس المؤنث فظلت اعناقهم لها خاضعين هي لها خاضعه مع اللغس تبقى لها ايه خاضعه لكن ليه جاء بخاضعين لانه اراد المعنى ايه المعنى المعنى ان الاعناق يقصد بها الناس نفسها فيبقى كانه ظلت اعناق هؤلاء الناس على صفة تجعل هؤلاء الناس خاضعين هذا هو المعنى آه أن يكون احنا بقى كنا في ان النص يحتمل اكثر من معنى ولكن يبقى في قراء او ادله هي اللي تخلي العالم ايه يراجع التالي النهائي تسليمنا هذه في جزئين مقدمه في, في مقدمه وقد ويوجد حيث العموم من حيث من العلامه البطل يوسف رساله لطيفه الانصاف في التنبيه على المعاني والاسباب التي الاختلاف بين المسلمين في العربيه نعم ومبدا الكلامين هو لما نقول إن الخلاف هنا يعني لما نقصد إن الخلاف في الأمر جبلي لا يعني ان لا نسعى لـ لـ لـ لـ لـ لـ لتقليل الخلاف ها بدليل أننا قلنا أن العلماء يرجحون بين الأقوال يعني مش معنى أن الاختلفوا يتقلص نسلم ولا, ولا نرجحوا قولا على قول فلما ظهر دليل أو قرينة على تقضيح قول لا بد من القول بترجيح لأن هذه أمانة علمية هذه أمانة علمية ولو استطعنا أن نحمل الناس كلهم على هذا الذي نرجحه بمقتضى دليل خلاص لكن في الحقيقة هذا لا يكون لأن المسألة تبقى ظنية فما يرجح بعض أهل العلم لا يرجح البعض الأخر معايا لكن هذا سعي الترجيح ونوع من السعي لتقليل الإن الاختلاف صح كده ولذلك هناك من في ما لا ينبغي أن يكتب وأن يدون زي ما هو ذكر الإمام الشاطبي بنوعي النوع الأول وهما كان باطلا قولا خطأ في معارضه النص أو في معارضه الإجماع أو غير ذلك ده هذا لا يجوز أن نقول اختلفنا زي مثلا ما نيجي نقوله الاختلاف في المسحى الخفين اختلف أهل القبلة في المسحى الخفين فذهب أهل السنة أو الأئمة الأربعة هذا للأسف مدون في كتب الفقه القديمة كتب المذاهب، فيعتمدون مذهب بالرافضة الشيعة يقول اختلف فذهب مش عارف الجمهور منهم الأئمة الأربعة وكت وكت وكت وذهب الشيعة الاثنى عشرية لا, لا يلعب انزا انا جيبهم انا الرفيضة دول اللساء اللي بيسبوا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر انا اعتبر انا اللي بيسب أب... ابا بكر ويسب عمر ويسب عثمان ويسب عائشة ويسب حفصة ويكفر الصحابة ويقع في عرض امهات المؤمنين اعتبر دول. واعتبرهم كمان خلاف فقي لا ينفعش اعتبر خلاف فقي خطير جدا جدا جدا, جدا. معايا كده فأنا في ده خلاف ما ينفعش يذكر لابد أن نقول هناك اتفاق في هذه المسألة هذا ليس خلافا فما حكاه بعض أهل العلم قديما في بعض كتب الفقه المقارنة في الحقيقة وكتب المذاهب حتى يجب هو بي... مثل هذه هذا باطل هذا خطأ محب ينبغي أن لا يذكر فيه خلاف والمسألة الثانيه إن تكون المسألة خلاف تنوع بذكر المثال كما ذكر هذه خلاف في ايه مش خلاف ولا حد خلينا نكتر صفحات الخلاف معايا اخوانا هذه القضيه صل على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي يعني السؤال يقول من القواعد عندي في التفسير ان الاجماع كما هو حجه في الفقه هو حجه في التفسير الإجماع إذا أجمع السلف على تفسير موضع أو لفظة بكيت ولم يختلفوا فما ينبغي أن يختلف عنهم بعد ذلك اختلف على قولهم لكن في الأكثرية أظن هذا ما تقصر وهذا ما يسميه بعض المفسرين كالإمام النجلي الطبري بإجماع الحجة أو هو يعني قول الجمهور ما يا أخوانا صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الاختلاف في تفسير السلف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله, الله عليه وآله وسلم. وسلم يقول المصنف حفظه الله تعالى ومن أسباب الاختلاف بين مسسر السلف واحد الاشتراك وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى في لغة العرب الاشتراك وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى في لغة العرب والمشترك قد يكون من أحرف التضاد وقد لا يكون فذكرنا قبل ذلك الاشتراك وأنه ظاهرة في لغة العرب ولسانهم فإنهم يجعلون اللفظ الواحد لاكثر من معنى كلفظ العين فإنه لفظ واحد ولكنهم وضعوه لأكثر من معنى فإذا كانت تلك المعاني متضادة فإن الاشتراك يسمى حينها بالتضاد. ويسمى تلك الكلمات بالأضدات يعني كلمة ولفظة واحدة لكنها لها معاني متضادة مثل, مثل القرء ومثل ظن ظن وهذا كثير في القرآن ظن بمعنى قطع وتيقن وظن بمعنى شك وتوهم وعسعسا كما ذكرنا لا. وإذا كان من أحرف التضاد فقد يجوز حمل الآية على المعنيين المتضادين ويكونان بمثابة التفسيرين للآية ويكون هذا إذا اختلف المحل فقد يمتنع حمل الآية عليهما معا ويلزم من القول بأحدهما نفي الآخر وإليك الأمثلة أليف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 وانما نستنبط القواعد والضوابط من صنع الصحابه فاذا جوز ابن عباس رضي الله عنهما ان يفسر ذلك اللفظ مره باقبله ومره بادبر فقد فهمنا وعلمنا من ترجمان القران انه يجوز ان نحمل ذلك اللفظ على معنييه وان كانا متضادين ولا يقول قائل لم فعل ذلك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 ومثل هذا يجوز حمل الآية على هذين المعنيين المتضادين. ومثل هذا يجوز. ومثل هذا يجوز حمل الآية على هذين. حمل. ومثل هذا يجوز حمل الآية. نعم. ومثل هذا يجوز حمل الآية على هذين المعنيين المتضادين. فيكون لفظ أسس دالا على الإقسام. على الإقسام على أن الإقسام مراد به أول الليل وآخر فدل على هذين المعنيين بلفظة واحدة ولو جاء بهما بلفظيهما لكان والليل إذا أقبل وأدبر فهذا من لطيف النكاة في بلاغة القرآن وبيان كلام رب العالمين أنه يأتي باللفظة يحسن جدا ويلطف جدا عند اهل المعاني والبلاغة أن تحمل على معنيها أو على معانيها لا تعارض ولا تضاد وإن كان الشكل متعارضا متضاد لكن في المعنى هذا أعطاني بعدا لا يمكن أن يكون إلا بلفظتين فأتى بلفظه تغني عن اللفظتين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 في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء فقد ورد في لغه العربي بمعنى الطهر وبمعنى الحيض روي المعنى الأول عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشه رضي الله تعالى عنهما والزهري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 وعائشه ولا شك في فضلها لكنها في فضلها دون عمر وعلي صحيح ولكننا نقدم القول الاول على الثاني ليه عشان ايه اتقي لي معنى لسه ده انا بتكلم على القراء يا حبيبي نعم بص احنا انا دلوقتي ايه هناك قراء كثيره وادله كثيره لكن انا ذكرت مفردة منها ومن روى عن وهذا من رجح هذا لكن من الممكن يكون انا رجحت في قرينة ما أو في دليل ما في جهة ما رجحت ان الحديث ده ان الحديث ده اصح اثنابا من الحديث ده لكن لا يعني ان طالما ده اصح اثنابا يبنى هو اللي اقول به لانه يمكن في ادلة اخرى تعادل ده بل وتزيد عليه واضح الكلام انا بكلم في مفردة واحدة من القراء اللي برجح بها بالقولين احنا قلنا ان القول الثاني اللي هو كونه حيضاً كونه القرء القرء حيضاً ان ده ارسخ في العلم صحيح ده روى ذلك عن الائمه الاربعه عن الائمه الاربعه الخلفاء الراشدين يعني من الصحابه انه انه حيض لكن ومع هذا الاول ايه استغلي عائشه وجوده عائشه عشان ما نطولش وجوده عائشه صحيح كويس كله عارف ما شاء الله كويس شطاش انا وجوده عائشه ليه طب وجوده عائشه ايوه انا لان احنا اعلم من سائر الصحابه الامور دي النساء صح كده وادي تتعلقوا بالنساء لكن يرد علي امر اخر انا بديكم امثله نماذج ازاي نفكر وزي العلماء يفكروا يعني عشان نتمثل طريقتهم ده كلام واضح صريح ان عائشه ادرى لا شك ان عائشه اعلم من ابيها بامور النساء صحيح وابوها هو خير الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم لكنها اعلم بفقه النساء من سائر الصحابه فيرد إليها الامر لكن يرد على ذلك أن الآية وإن كانت متعلقة بأحكام النساء إلا أنها تتعلق بأحكام القضاء because it can be related to the circumstances with the circumstances of the marriage and that is one of the characteristics of what? the situation it is not a question in the moment it has not been in the treatment of the world or in the treatment of the world or in the crime of the dirty crime or for example in the crime of the women والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عائشه رضي الله عنه صحيح أدر بامور النساء لكن يرد على ذلك أن يقال لا بس الأمر ذا مش متمحد بالنساء لكن مساءة الطلاق لمساء القضاء لا بد أن تكون معروفة ومعلومة عند الرجال والرجال اعلم فيها من الايه من النساء وإنما النساء أعلم اختص بهن محضا أتكلم النساء بتعمين والصحابة لن يجدوا أحد تقول إيه تقول إحنا نحن أعلم بشؤون إيه دنيانا كلام ده مش مظبوط معي يا جماعة لكن هل نتكلم عن عائشة ومثيلاتها رضي الله عنه نعم أكبر وفي هذا المثال يمتنع حمل الآية على المعنى يين معا لأن القول بأحدهما يستلزم نفي الآخر فالمطلوب من المرأة أن تتربص. إما ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض جيل ومن المشترك الذي ليس من أحرف التضاد وهو كثير لفظ العطيق من قوله تعالى وليتطوفوا بالبيت العطيق فقيل العطيق بمعنى القديم وهو قول الحسن وابن زيد وقيل العطيق المعتق من الجبابرة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 فعتيق يعني ايه معتوق يعني هو معتوق خطأ انما يقول ايه معتق ما شي كما ذكر هنا لكن احنا بنوضح المعنى ان عتيق بمعنى معتوق يا معنى لكن هي ما فيش معتوق في ايه معتق نعم. والاشتراك قد يكون في الاسماء كقصورة للاسد والرامي والصريم للنهار والليل وقد يكون في الأفعال كظن للشك واليقين نعم اثنان الاختلاف في مفسر الضمير وهو انواعه ولا مفسر مفسر ولا مفسر ها طيب ماشي انت شيخي مفسر ينفع مفسر ولا مفسر مفصر مفصر ولا مفسر بتقول له مفسر الضمير يبقى الذي يفسره الضمير يبقى مفسر ولا مفسر يعني هذا الضمير يأتي مجملا يأتي مبهما لا بد من ايه من بيانه وتفسير نعم كامل بس اذا اردت ان تصف الضمير يبقى تقول مفسر يعني فسر في موضع اخر لكن هو مش كده لما اردت ان تصف أو أن, او ان تضيف تقول هذا ما يفسر الضمير فتقول مفسر باسم الفعل لكن اذا اردت ان تقول تصف الضمير يبقى تقول مفسر ها. طب نكمل وانتوا تقولوا بقى اقرا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 وكلهما صحيح محتمل لأن الإنسان سيلاقي ربه وعمله ومثله قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد ففي مرجع هاء الكناية قولان الأول أن مرجعها الأول أن مرجعها إلى الله وبه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن جرير الثاني أن مرجعها إلى الإنسان كنود روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه اقرا قول الله تعالى ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد انه تعيد إما ان تعود على الله تعالى فيقول وان يعني معنى الايه وان الله على ذلك على ذلك شهيد اي يكون ان الانسان نفسه شهيد على نفسه واضح كلاهما يحتمل الثاني أن يكون في الآية ضميرا يبين مفسر ولا مفسر الثاني بي.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 وهو في محل نصل مفعول به الضمير المستتر وفي محل رفع فاعل وكل واحد منهما يرجع إلى مرجع لا يرجع إليه الآخر فالضمير الظاهر يعود على الكلمة الثانية يرفع هو العمل صح كده يعني في ضمير مستثر وضمير الظاهر. ضمير مستتر وضمير ظاهر ضمير ظاهر الهاء يرفعه الهاء وضمير المستتر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 وهو صاعد الى الله يرفع معه العمل الصالح او ان تقول العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب نعم؟ فهذا استحضار القلب له استحضار القلب وتعبده بذلك المعنى ودا فيه نكته في التكرار ان لو استغرقت في الآية التي لا تحتمل الا معنى واحدا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 عند معنى واحد عند مستوى واحد لا أنت أشبه ما يكون بإيه أنت لقيت باب تعتوه لليل تصلي ربنا تعتوفه صدقائه كما تجد مثلا أن بعض الصالحين كسفيان ظل يردد اياك نعبد واياك نستعين لا يستطيع أن يغادرها ليلته والنبي صلى الله عليه وسلم كما كما قام صلى الله عليه وسلم يقوم اللي تعالى بايه ان تعذبهم فإنهم عبادك فهذا التكرار مش تكرار لفظي صحيح كده تكرار اللفظ يجري على اللسان وهو فتح معان على القلب والجنان لا تكون إلا بالوقوف في باب التدبر انت واقف دلوقتي بتوفق قصاد الكلمة وتقرأها لما تيجي تقرأها كأنك وقفت أصببها تطرق عليها فإن لم تفتح تطرق بشدة وتلح في ذلك لا فايدة تكرار والوقف والإلحاح على التدبر فيفتح لك لما تفتح تدخل سحة أوسع وفيها أبواب تانية تروح جاي واقف على الباب الآخر وتطرق فيفتح لك تظن أن ذلك آخر أن ذلك آخر ما فيها لكن في حقيقة لا لا ده في من وراها ابواب اخرى وهكذا يبقى الانسان طالع من معنى الى ايه الى معاني ثانيه وكلها معاني صحيحه متلازمه واضح يقولنا معاني صيغ متلازمه وقد تجد بها مش في اتجاه واحد. توجد تفتح لك الباب تجد ساحة وفيها أكثر من باب. باب فائدة لغوية، فائدة بيانية، في باب فائدة في القيم، فائدة ف... وهكذا. تجد فوائد فوائد كثيرة لا حصل لها من وراء ذلك الموضع. وإنما شرط ذلك بالوقوف والإلحاح على باب التدبر في تلك المواضع. ومن سمات هذا التكرار. تكرر situation and على قلبك be بعد to حتى يفتح لك واضح once after a while until it is open to you is it clear my friends? I said to you with the Prophet ﷺ? yes when you come to the situation عرفت مثلا لما تقرأ آية صغيرة جدا وهي وانه على ذلك لشهيد هل يختلف المعنى في قلبك بين أن يرجع الضمير إلى الله أو يرجع إلى العبد ها يختلف وتختلف تختلف أحوال القلوب في التعبد بذلك المعنى وهذا من الفقه اللطيف ومن البصيرة التي يربيها الله تبارك يربيها الله وتعالى في قلب عبده بالعلم النافع والعمل الصالح والمسألة مش بتقف فقط على الايه على مورد العلم النظري لكن لا بد من اشوف ما هو انت في الايه انت في الاية وانحن قلنا كده اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه لو قلنا أن الرافع والعمل العمل الصالح أن الرافع والعمل الصالح والمرفوع إيه فكلمك الطيب لا يرفع إلا عملك الصالح صريح وهل تنتفع بخيرات وبركات كلمة طيبة إلا ان قبلت عند الله تعالى وصعدت إليه فانتفاعك ببركات وخيرات تلك الكلمات موقوف على ذلك التفسير موقوف على العمل الصالح صحيح كده لكن اقرأ تفسير زي ما تقرأ فقد حصلت محصولا نظريا حروف كلمات حروف كلمات في خزانه من, من الجمل لكن لا تجد أثر ذلك ولا ثمرة لا تنتفع بهذا إذا وقفت في صلاتك تردد قول الله تعالى جرى على لسانك زين والضبط اتلقى لما ترميها على سطح ساخن ايه اللي بيحصل تسيح ولا تجد لها اثرا لا عينا ولا اثرا ده اللي بيحصل الكلمة لكن إذا كان العمل الصالح حاصلا فداع بالإباءة بهذا يفتح لك تلك الخزانة هذه البركات يأتيك من ثمارها من واثارها واضح يا اخوانا لابد من التنبل هذا المعنى كيف اختلف بالتفسير الايه ويختلف التعبد لله تعالى بالموضع الواحد وانه على ذلك لشهيد وإن الله على ذلك لشهيد أمر يستدعي في القلب أمورا لا يستدعيه إذا نظرت إلى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 من بلاغة العرب أنهم أنهم يبينون في المعنى لللفظة الواحده بالحرف الذي يتعدى به ذلك الفعل فلو قلت رغب في أعطت معنا يختلف عن رغب عن بل هما متضادان صح كده فرغب فيه يعني عنده الايه عنده ار يعني الرغبه اللي احنا بنقولها رغب فيه يعني عنده الحب والاشتياق والاراده لذلك والقصد إليه أما اما رغب عن فالعزوف والادبار مش عايزه يبقى لو عايزه رغبة فيه لو مش عايزه يبقى رغبة طب هنا الآية سكتت فحذف الحرف الذي به يعرف الايه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 ده في بلاغة الإجاز واللي كانت من سمات العرب واضح العرب ما يطنبش العربي ما يطنبش وما يستطردش, وما يستطردش ما يفصلش إلا في مواضع الحاجة لكن عاده كلام العرب إيه الإجاز والاختصار فأتى القرآن على ذلك فلما الحذف الدي النقص في الجملة دي ليس نقصلا في المعنى بل صار إيه زيادة في المعنى إدالي معنى زائدة عما لو كان اتى بالايه بالكلمة واضح يقولنا واضح طيب. يبقى معنى الآية إيه؟ وترغبون إيه؟ الآية أولها إيه الآية أولها إيه واستفتونك واستفتونك في النساء قل لله افتكم فيهن وما يطلع عليكم في يتامى النساء التي لا تؤتونهن أدورهن وترغبون فيه وترغبون عنه ترغبون في نكاحهن وترغبون عن نكاحهن كلاهما يسري عليه فقه الآية وحكم الآية واضح يقولنا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 زي ما قلنا كده عتيق على وزن ايه فعيل فعيل, فعيل دوت وزن هل هو بمعنى الفاعل ولا بمعنى المفعول ها هي هذه ها نفس الكلام هنا التصريف في اللغة صرف الكلمة هو يحدث للمعنى لأن ممكن الكلمة في ظاهرها في الآلة بتاعها تكون واحد لكن الصرف بتاعها يختلف المقصود من الصرف هل هو معنى فعيل يقصد به الفاعل ولا فاعل بيقصد بيه الايه المفعول فالعرب يعبرون احيانا عن معنى المفعولات بقالب فاعل وعن معنى الفاعلات بقالب فاعل زي ما قلنا ايه زي ما نقول اليم يعني ايه اليم يعني فاعل هو يؤلم عذاب الالم يعني عذاب يؤلم يبقى هو فاعل صح كده ولما نقول قتيل قتيل يعني يقتل يعني مقتول يبقى المفعول يبقى العرب بيحطوا في قالب واحد صغتين مختلفتين دل المعنى معايا يا أخونا فهنا لا يضار ومثال لفظة يضار في قول تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد ها كم قلت قلت طيب فتصريف لفظة يضار تحتمل ان تكون يضارر وتحتمل ان تكون يضارز يعني ايه هنا يضار الشده بتاعت الراء دي يعني ادغام الراء في را كويس طب يا ترى لما اجي افك الادغام ده لما اجي افكه الراء الاولانيه دي الحركه بتاعتها ايه الأصلية لأنه هنا الإضغام ده كان الاستثقال على اللسان لكن الراء الأولانية ديت ليها حركة مش ساكنة واضغمات لا ده ليها حركة طب يا ترى الحركة الأولانية دي كانت إيه لو كانت فتحة هتختلف في المعنى لو كانت إيه كسرى لأنه ضرر مفعوله صح كده يعني وقع الضرر عليه يعني هنا وكأنه تحذير من أن تضر أن توقع الضر على. ان تصيب الكتبه والشهداء بالضرر اما لو كانت الرعايه الاوليه دي مكسوره يبقى ايه يضار بين الساعد من باب الساعد يبقى لا تحذير بقى للكتبه والشهداء ان هما ايه يضروا احدا بشهادتهم او كتابتهم نفس الكلام الايه اللي بعدها برده ذكرها ولا لا تضار ودي تتكلم مش مش كده نعم يق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 وعلى الاحتمال الثاني يكون النهي واقعا على أن يضر الكاتب والشهيد أي أن الضرر يقع من الكاتب والشهيد وهذا قول طاووس والحسن والقتادة ومثله قوله تعالى لا تضار, لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده نفس الكلام لا تضارف أو لا تضارف لا تضارر يبنين الوالدة هي اللي حضر تمنع الولد أو تمنع الرضاعة أو أي شيء مما يقع الضرر على الأطراف في هذه القضية أو لا تضارر يعني محدش يضر المرأة بإيه الأم بولدها معي يا جماعة ما. الخامس تنوع الاستعمال العربي للنفذة في إرادة المعاني القريبة والمعاني البعيدة فيحمل بعضهم لا الفتحة اللي هي لا تضارر الفتحة دي على إيه نحن قلنا الحرف المدغم ده حرفين فكوهم خليهم حرفين الفاتحه دي الفاتحه دي اللي في المصحف في رسم المصحف دي على الحرف الراء الاولى والراء الثانيه ها على الثانيه صح كده احنا بنتكلم في الاولى دلوقتي طيب هي ليه مفتوحه ليه ليه فاتحه امم امم يعني ايه اعرابها لا تضار ده ايه فعل ايه ده فعل ولا اسم يعني ده فعل صح كده ده فعل فعل ايه فعل فعل امح نقصد بي الناه صح طيب الناهي هنا يعمل ايه في الفعل اخر الفعل يجزموا يسكنه لكن ده مش ساكن ليه عشان التقاء السواكن العربي دايما بيهرأ من التقاء ساكنين الساكن ثقيل على لسان العربي فإزاي يجب ساكنين فيهرب منهم واضح يا إخوانا ويستسقل الهمزة مثلا ذلك دايما ما يجمعش همزتين إلا نادرا عاني ساكن حينا أو أنه يمد تأيض مثلا السماء وكأن المد ده استعداد للنفس بأنه ينقطع عند نطق الهمزة يستسقل الهمزة ويستسقل السكون نعم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 من المفسرين من فسر الثياب بالمعروف المتبادر وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وطاووس وابن سيرين وابن زيد ومنهم من فسر الثياب بالنفس وهذا المعنى بعيد غير متبادر وهو مروي عن مجاهد المتبادر محسن> محسن> زي من ينفع محتمل ينفع محتمل نعم احنا قلنا برضو القضية دي قلنا ان ايه ان الاصح مشترك اصح من المشترك نعم اللي هو ايه اه تقصد ان لا بس خلي بالك ان ده مش مجاز لل... لللفظة يعني هنا وثيابك فطهر الثياب ثياب والتطهير تطهير لكن التركيب ده ممكن مجازا يستعمل في حاجة ده مسألة المجاز. إحنا قلنا اختصارا موضوع المجاز في القرآن. صحيح كده؟ تذكرون معي؟ قلنا إن المجاز ظاهرة لغوية في كلام العرب. موجودة موجودة. إحنا مجاز نسميها غيرها لا مشاحة في الاستلاء. لكن النتيجة واحدة. وجودها في القرآن لأن القرآن عربي. لكن لا يجوز أن يأتي القرآن بمجاز إلا. في مواضع لا يحصل منها الاهانه ولذلك استثنينا من جواز المجاز في القران سنن العقيده بما تحمله زي اسماء الله تعالى وصفاته الامور الغيبيه الجنه والنار مثلا ودي النقطه الثانيه والحلال والحرام الحلال والحرام الشريعه افعل ولا تفعل ها دي ما فيهاش مجاز ولا يعني يمكن أن نقول ان المجاز جه في هذه المواضع وبالتالي يحصل إهم على الناس في أمور أتت أتت لتوثق في قلوب المكلفين المعرفة ما ينفعش بربنا أنزل القرآن ليعرف الناس به سبحانه وتعالى بإني ربنا سبحانه وتعالى أسماء كيت وصفات كيت وأفعل كيت سبحانه وتعالى وانه يريد من العباد أن يفعلوا كيت وكيت ثم يوهم القرآن أو يشبه القرآن عليهم لا لكن يمكن أن يأتي المجاز في غير ذلك من قصص القرآن في تقرير الأحكام في الإنشائيات في السياقات هذا لا بأس به معي يا ثم القول بالمجاز يلزم له شروط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 In the case of that we do not have a seed in this seed Is that right? In the case of a seed A common case He is in the church I say هو ده صح كده the من ذلك saw يقول in the يمسك سيفه mean طبعا في الوقت بتاعنا is this Is that right? And the رأيت أسد يمسك سيفا بس أنا أفترض هذا إنه إيه أسد يمسك سيفه، إيه الأسد المفترس ما يمسك شيء صحيح يبقى هذه قرينة قوية أقوى من الأولى لأنها قرينة لفظية في الجملة تلفظ وتكلم بهذا واضح يا أخوان أما الأولى فبالعقل بالتفكير في العرف الجاري رأيت أسدا في الشارع وإحنا عادين إن أجير بالأسد منين يعمل يبقى هذا على طول محدش أمجري لكن لو حملناه على ذلك رأيت أسدا يأتي ورائي الناس كلها مش هتعد صحيح جدا هتعدهم ليه لأنه هو تصدق فيه كذلك إذا أنزل كلام الله رب العالمين أنزل على العباد ففي الأمور التي لا تقبل فيها لا يقبل فيها الإهام ولا الإشكال ولا التلبيس لا يقبل أبدا The في صفات الرب the word of God And I know the word of our Lord from it I know it from it And so what he says that we have to do in the gods What do you want to say? What he says that is not mistaken What he says طب لي روع العقل في يقول لك أيوة أنا معقولة معقولة. طب لماذا لماذا لماذا تأوي صفات الله تعالى؟ هذا ما ينفعش إن أنا أثبت ربنا شيء تبع الخلق. يعني أنت ربنا شرط الوصف نفسه بأمره. فنزلت الله بحسب بزعمك نزلت الله عن ذلك الوصف.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 وبالفوقية وبالكمال والتمام طب ظلما بتقر العقل بكده طب ما خلاص بقى ما تخلي العقل يتصور الصفات اللي ربنا عليه ليه بتقولها. خلاص خلي يتصور اللي يتصور يتصور اللي يشبه يشبه واللي يجسد يجسد واللي يعطل يعطل انت ليه مدام المعتزلة بقى طبعا المعتزلة بايه هما بتقول ده بيعطلوا الاسماء والصفات طب وانت ليه قلت سبع الصفات اللي حياه ربنا وسمع ربنا وبصر ربنا طب ما انت بتثبته طب تثبتوا ليه تثبت ليه ان ربنا سميع بصير بالاراده الحياه بتثبت ليه الكلام ده تثبت ليه العلم ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ليه ما تثبتوا هذا ما؟ ليه لان انت انت لا يمكن لعقل أن يتصور الرب، صحيح، صحيح خوّننا، فكيف لعقل أن يتكلم في الإلهيات؟ دي تفرق كثير جداً جداً. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم معايا خوّننا، لا يمكن لعقل أن يتصور الرب، فكيف له أن أن يستدل في الإلهيات على أمر غايبي محبط؟ ولذلك ما يقولك السامعيات لا يجوز في العقل. السمعيات يقول لك الجنة واللي فيها والنار واللي فيها طب ليه ليه ما استدلتش عليها يقولك استدل ازاي يعني انا شرفني من إن الجنة فيها ايه والنار فيها ايه لابد من وجود اخبار واثار تأتيني تقولي الجنة فيها كيت والنار فيها كيت باي ما ينفعش ان انا اعمل فيها عقلي امور بالنسبة لي ظلمة فقول وال ربنا صفة كيت واسمائه كيت ازاي تعمل فيها العقل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 كل من اثبت ربا حتى لبيعبد بقرة بقره بيستدل عليه صحيح بيستدل بالعقل يقول البقره اللي وقف على البقره دي أنفع لي من امي امي تطالبني بعد ان ترضعني ها لازم مقابل لكن البقره ملهاش مقابل ايه المقابل شو هاد هو ده اللي بيقول يعني تجد كل واحد عقله فكل من عبد شيئا توصل إلى عبادته بنوع من النظر بنوع من العقل فذه القضية الوقت ليس وجود رب لا هي ذلك القضية الخطيرة اللي حصرنا في العلم الكلام لا القضية دلوقتي خلاص استدلني في رب لكن بعد كده من هو الرب ما هي أسماؤه ما هي صفاته فإذا بالرب يتفضل علينا ويعرفنا من هو. And what is his name? And what is his meaning? I say no, no, this is not the meaning of the word. Something very strange. So how do you pronounce واضح word of God in your name? You are the one who speaks on the word of God. شيخ الإسعاب بتيمية رحمه الله وتعالى قال ما فيش مجاز وهذا الحقيق يعني البعض بيعتبروا شذوذا وكلمة شذوذا لا تعني الايه النكاره كلمة شذوذا في الكلام بتاعي لا تعني شذوذا إن داعي من الصلاح لأنا نتكلم إيه شذوزا بمعنى إنه انفرد به نعم قدرويا عن بعض السابقين لكن مين العالم عليه؟ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فيجي يقول لك يح جايب لك نقول من الاولين والاخرين على وجود المجاز ويقول لك شفت بقى واحد اهو وادي عندك 100 اهي فيروح قضح لك في القول بانكار المجاز ويروح جاري وراء القطع وراء القطع فين في كل بقى المقالات اللي تتعلق بقضيه الحقيقه والمجاز منها اسمه سفته يقضح لك في شح الاسلام نفسه لا انا اهرب من هذا يعني انا وجود الاقرار بوجود المجاز حتى في القران ما بيخضنيش يخضني في فيش اي فيها شيء اشكال تعال انك تقر بالمجاز ما فيش حاجه اهم شيء فين القرينه فما البال وقد قامت القرائن جميعا على أن تحمل الفاظ الأسماء والصفات على حقيقتها. يعني تخيل مش جات القرائن ان إحنا أن نصرفها إلى المجاز إلى المعنى المحتمل لا. احنا بنصرفها إلى؟ إيه؟ لا دا احنا بنأكد صرفها إلى الحقيقة. زي يقول لك إيه؟ يجي يقول لك طب الايد الإيد، الإيد جات في القرآن بصيغ ثلاث. It came with the acceptance and بالجمع صح مش what كده it? Is it مش Don't you مش that? No. Or ليه all, we are not aware. We are not aware. Why? Because we are not aware of the things like this. There is no space, there is no space. There is no space. He will go and say what? There is no space. I teach the space. And هذا دلوقتي لما يقول لي, يقول لي طيب ما عندك القرآن عبر عن لفظ يد بثلاث صيغ الصيغه الأولى الإفراد يد الله فوق أيديهم والصيغة الثانية بالتسمية بل يداه مبسوطتان والصيغة الثالثة بالجمع بأيدينا مما عملت أيدينا أنعاما صحيح ما are you guys? What are you هتثبتوا to هتثبتوا What are you ولا to say? Or the translation or the church? What are you العرب بتقول say? What عشان في النص. طب ما is كويس Arabic عشان What is مع النبي صلى الله؟ translation, in order to be ان الافراد الواحد يدل على دين سر لان المفرد يدل على الايه هل الافتى ممكن عايز تاول اليد في الايه ماشي مقبول ان تتاول اليد في الايه اللي جت بالافراد ما تتخضش ها ما تتخضش مقبول اه مقبول محتمل محتمل انت ان تعود حتى قرينه ودليل واول اول ماك بين اليد. يد الله فوق ايديهم ويد الله حقيقة ولا الأول الفوقيه ممكن ناخد ندي سوى والجمع كذلك يدل على الايه؟ على الأفراد ويدل على المثنى لأن أقل الجمع اثنين معي يا أخوانا صديتهم عن نبي صلى الله عليه وسلم لكن أنا ممكن أقبل التأويل كذلك في الجمع بأيدينا فإحنا نقبل في الإفراد والجمع التأويل نقبل فيه لي حقب لقرينة لي لبيينة أقبل لكن لا أقبل ذلك في المثنى يقول لي ليه هقول له كذا لأن إيه اللي لتخلي عربي يتكلم بالمثنى وهو مش أصل المثنى ها لانه هو ممكن يجيب المفرد ويقصد به الجنس كلمه الجنس دي يعني ايه يعني ايه يعني, يعني تيجي تقول مثلا ايه رجل الرجل خير من المراه مثلا يعني لو قلنا كده انت تقصد الرجل واحد بعينه لا طب ما فيه يعني امراه بمتراك لكن احنا عايزين نقول ان جنس الرجل خير من من جنس المراه ده المقصود كده اما نقول مثلا ال ال ال ال ال الملك خير من الانسان نعم لو قلنا كده يبقى المقصود ملك بعينه وانسان بعينه ولا ده جنس يبقى وصف الملكية ده الملائكية ووصف الإيه الإنسانية ده المقصود بي وإلا فالأفراد مختلفة فدل من نقول إن الفرد يدل على إيه على الله فوق أيديه ممكن أتصور إن اليد هنا يقصد بيها معاني أخرى وإن اليد يقصد به القوة لذلك جاء مفردة عساس القوة عساس الرعاية عساس النصر اساس التأييد حافطر أنا ممكن أحتمل لكن في المثنى لا أحتمله ليه لأن العربي ما بيجي بيتكلم ما بيزدش علقص إلا بإيه إلا بحساب وميزان هذا لو كان عربي في الصحراء وراء غنمه فما البال بكلام رب العالمين تعالى وتعالى لكل حرف بميزان في فرق بين الفاء والواو في الموضع الواحد واضح يا أخوانا كل حرف بميزان فلما أتى هنا بالتسنية بل يداه مبسوطتان لو قلت أراد أن يكثر يبى الجمعة أكثر صحي كده فلما اختصر على اثنتين لو أراد الجنس ما ينفعش باتنين ما يدولش على جنسه الواحد بس اللي يدل على جنسه الاتنين لا يقول لك طب ازاي الاتنين عند العرب في بعض الأشعار يقصد بها واحد بس اه واحد بذاته بعينه بشخصه لا بجنسه وده الفرق في فرق بين واحد بعين يعني زيد يسير معي في الطريق زيد ده جيمس الزيدية ولا واحد اسمه زيد واحد بعينه بشحمه لحمه هذا ما يسمى العين بشخصه اسمه زيد اجي اكلمه اكلمه بالمثنى ها. قوما لي او اجيباني فهيبقى انا بكلمه بالمسنة ليه لان احيانا مش حنسلم ان من عادة العرب احيانا بيقولوا واحدهم بيبقى معاهم اتنين الرفقة تلاتة فيخاطب الواحد باسلوب الايه بالمسنة لكن المسنة ده ما بيدلش على الجنسة بيدل على على واحد بعين واسمه زيد اسمه عمر ايه كت كت, كت. ها؟ زي ما قلنا فيه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 لو انت قلت خلي بالكم من الرد ده صلوا صلى الله عليه وسلم لو انت قلت ان المثنى هنا يدل على مفرد بعيني فقد اثبت يدا بعينها اثبت يلا ايه يد بعينها لان ما ينفعش اقول جنس اليد ينفعش انتوا فاهمين يا اخوانا بقول ايه ها؟ لو انت قلت للاتنين دول بل يداه تدلان بلفظها على واحد بعينه لبا انت اختزلت الاتنين خلتهم ايه واحد فلو ده ما ينفعش ده ما ينفعش ده خلاف القعدة بتاعتك انت أردت تنزه وأردت تعظم أردت خلاف القعدة بتاعتك معايا اخوانا فلازم ننتبه للنقطه نختار ايه نختاره ثم الادله كلت يديه يمين النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ففي الادله النبويه وهو أعرف الخلق بالحق صلى الله عليه وسلم وصفه بكوني له سبحانه وتعالى ايه ماذا في, في في الحديث يداه مبسوطتان في التوبه حديث التوبه ان الله يبسط يديه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 ورجعت إلى التقصير في حق الله تعالى واضح يا أخوانا واضح هذا فل المعنى فلابد ال بد أن نفهم أننا عقولنا دي فيها نقص ونقصا نقص قاصرة فإزاي عقولنا دي تحكم في الإلهيات إذا كان ما ادريتش في السمعيات وهي مخلوقه هل جواب الله وعمينا السؤال بيقول ايه بيقول هو سلنا في قول الله تعالى اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم فهنا لمثنى صح كده فهنا التثنيه يقصد بها ايه بالمجازيه نقول له لا هذا خطا خطا خطا خطا ولا انت اكيد انت عارف هو اللي بيكلمك الكلام ده يبقى اكيد هو عارف هذا الكلام ليه لان ما ينفعش واحد لغه ويقوله ليه لأن أشفقتم أن تقدموا بين يدي بين يدي هذا تعبير اصطلاح يعني أمام صح كده أمام في المكان يعني قبل في الزمان أمام في المكان يعني قبل إيه بين يديك جلست بين يدي الشيخ يعني جلست إيه فين قدامه لكن لو اعتبرت في الزمان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 لا. ليست ذاتا فالزيت قيس الزات على أما ربنا فنوينت بنقول أنه ذات تقدست ذاته وأسماء وصفاته سبحانه وتعالى فإزاي تقس على ده. واضح فالرد الأول ده اصطلح عربي زي من نقول من قبل ومن بعد من فاش انت تنقله دلوقتي للمعنى الحرفي زي ما قلنا جمال عبد الناصر زي ما نقول واحد اسمه محمد وهو مزمن في نفسه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 لي دخلنا هنا وثيابك فطاهر وثيابك فطاهر المجاز لان مجاز اه ممكن وثيابك الثو معروف السياب معروف فطاهر يبقى هنا الامر ان طهره الثيابه من التنظيف او هذا طب وثيابك فطاهر هل لها معنى اخر اه معنى اخر ابعد ان العرب يعبرون عن باطن العبد بالثياب ده فيها اشاره الى ايه تلازم الظاهر والباطن ان العربي كان بيستدل بالظاهر على الاخلاق الباطنه وكان ليهم علم الفراسه وهو معلوم عندهم وكان يبص يقول لك اللي جبينه عريض يبقى ده معنى الذكاء واللي شعره نازل مش عارف ايه ده معناه انه لقيم واللي راسه يستدلون بالخلقه على الصفات طبعا يا صح ما ما تعجبش يا ده قد يصحه كثير من وقد والامام الشافعي له في ذلك كتابات له في هذا الفن كتابات علي رحمه الله تعالى معي يا اخوانا كان يقول اللي شعره اشقر كان اذا اشترى شيئا يبعث اصحابه وتلامذته يروح يشتروا فيجيب يقول شو رايك ممن من فلان ايش اراني اللي عينيه خضراء ولا يقول رد هذا علي يشتريش منه يقول له انه ده مخادع عرف منين يقول ان اللون في حد اشعر عندنا ها ولا كلنا زي سعد يزعل لان مش اشعر خالص <تص> صليته مع النبي صلى الله عليه وسلم شوف الامام الشافعي يقول لك ردها ردها رد البيع لان هو يستدل بتلك الصفات على خلق الباطنين طبعا قد يصح ذلك وقد لا يصح نقولش كده عشان روحش ايه نعمل الكلام ده طيب فهنا ثيابك ان العرب كان يقولوا الثياب ويستدلون بها على الباطل يقولك ثيابك فطهر ثيابك يعني باطنك فطهر يبقى هنا ان الامر مش تطهير بتنظيف الثياب الخارجية وانما الامر بايه آه بتطهير الباطن والنفس من المدنسات والآفات وغير ذلك مثال اي عبدالثير الاخر ده مثال اخر في قوله تعالى ولولا رهتك لرجمناك في قصة شعيب قيل في المراد بالرجم قولان الأول لرجمناك بالحجارة الثاني لرجمناك بالسب والشتم والأول هو المعنى القريب المتبادر للزهن قال ابن عطية وهو الظاهر والثاني وإن كان محتملا إلا أنه أبعد من الأول أيوة وهو سعمله القرآن ها في الذين يرمون المحصنات صح كده وما رميت إذ رميت شف بالرمي في موضعين الرمي الحقيقي والرمي ايه المعنوي لان الذي يرمي امرأة يقذفها وكانه القاها بحجر اردت كده فاللفظه اللفظه دي الكلمة كأنها كانها يعني تكلمها وتجرحها تماما كما يجرح بالحجر فالقران نفسه استعمل ذلك ولولا رهتك راجمناك لكن الظاهر هو لي الأقرب المتبادر إلى الزهد لكن هذا لا يمنع أن نقول بالآخر واضح والآخر لا ينفي الأول لكن بيدي بعد ثاني ممكن نقول لي ساعتها ويحتمل أن يكون المعنى كيت وكيت معا يا أخوان طيب أسباب الاختلاف بين مفسري السلف نعم أسباب اختلاف السلف في التفسير صحيح كذا نعم نعم السادس أن يدور حكم الآية بين الإحكام والنسخ فيحكم بعضهم بالنسخ ويحكم الآخر بالإحكام ومثاله قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قيل هي منسوخة بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب وهذا مروي عن الحسن وعكرمة والزهري وقيل هي محكمة لا نسخ فيها نعم يعني ايه الاحكام لا يقبل النسخ هي آية محكمة يعني انه لا يجوز عليها النسخ لا يجوز عليها تغيير ذلك الحكم فمعنى كون الحكم محكما يعني انه لا يقبل التعديل ولا التغيير فمعنى يا جماعة نعا يا جماعه سئلتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فالاحكام في مقابل النسخ اما الايات المنسوخه هي ليست يقينا المحكمه لأنها وقع عليها الايه طيب في ايات ما لم تتعرض للنسخ خالص يبقى استقر الحكم إذا استقر الحكم يبكر الايات كلها إيه؟ محكمة لذلك وصف الإحكام وصف لمعنيين كل آيات القرآن محكمة كما قال الله تعالى كتاب ف... ها... أحكمت آياته والاحكام والإحكام بمعنى أنه يشد بعضها بعضا الايات لا تجد فيها فطورا ولا خللا لا تجد فيها خطأا لا تجد فيها نقصانا لا تجد فيها عيبا هذا معنى الإحكام كما تقول أحكمت البناء يعني أحكمت البناء يعني بنيته وشيتت وصار متينا مفيه أي سبب للعيب هذا معنى الإحكام فكل آيات القرآن كذلك والإحكام بمعنى آخر وهو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 ولا تقول ولا تفضي or not ولا owner غير aggressive فالمحكم هنا في مقابل النسخ المعنى Then ولا miracle is there هنا to في مقابل الذي قالها قال ايه قال أن يدور حكم الآية بين الإحكام والنس هنا هو بيصف الآية ولا بيصف الحكم ركزوا في العبارة اقرأوا بصوا العبارة اه يقول أن يدور حكم الآية بين الإحكام والإيه فيحكم بعضهم بالنسخ على الحكم يتكلم دوقتي على الحكم مش على الآية فالآية متلوة لكن هل هي a في الحكم ولا لا؟ or is it في الحكم ولا correct? Is it a mistake in the law or is it not? This is outside of the first and the second. It is not in the meaning of the speech, in the meaning of all the verses. It means that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 موجودا يتلى في القران لكن هل الحكم منسوخ ولا لا هو ده الايه ده الكلام اللي عليه ولذلك ده خارج عن معنى الاحكام اللي في علوم القران اللي هما بالوصفين دول لكن له معنى ثالث بقى كده واضح يا اخواننا واضح طيب يعني ايه الكلام بيقول يحكم بعضهم من بعضهم بعضهم يفسري طب هو النسخ كده بالمزاح يعني ما هذه شبهة ممكن تأتي عندما بتقول بعضهم يقول دي منسوخة وعضهم يقول دي منسوخة يعني يبقى مضوع النسخ ده بالمزاج ده مش بالمزاج بالعلم هذا الشرع له ضوابط وأصول وقواعد من اللي وضع ده من علماش بمزاجهم هذا مستنبط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وطريقة اجتهادهم واستنباطاتهم فالعلماء يحطون لنا الضوابط والأصول نيجل النسخين بعض العلماء يقول والله الآية دي منسوخ يعني إيه منسوخة الحكم بتحا منسوخ يعني الحكم بتحا منسوخ يعني انتهى العمل بهذه الآية لنزول آية أخرى متأخرة عنها انتهاء العمل بمدلول آية بدليل متأخر عنه نزوله ده معنى النسخ معايا يا أخوانا هنا هو نظر في الآية فين الآية عندي ولا ها تنكح المشركات حتى يؤمن المشركات يعني ايه المشركات الشرك بالله تعالى هذا وصف إما أن يأتي مطلقا أو أن يأتي مضافا أو مقيدا أو مصحوبا معطوفا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 لكن اهل الكتاب وصفهم الله بايه الذين كفروا ما في اشكال مانيزعرش ولا نخض الناس ولا ايه هو انت لو كلمت واحد من اهل الكتاب هيقول لك انا كافر هو نفسه هيقول كده مبسوط قوي وهو بيقول كده مبسوط جدا ليه ان انت تقول له طيب انا عايز سؤال هل تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا يقول لا ما منش يعني انت بتكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لا بكفر طبعا هيقول كده فهو هو will في نفسه of في نفسه will be في of himself ما will من ashamed of himself, in the truth So I will not be ashamed of this word And he himself will be ashamed of himself He will be ashamed of himself You ask him a simple question Do you think I will enter He is not allowed for Muslims He does not believe in the Prophet He does not believe in the Prophet And I believe in Jesus What is the Prophet? I believe in that And if we are against him We will find that he will also be offended So what is this? I do not believe in the Prophet Because I am and he is witness that there is a Lord of God and that I am Lord of God and that I am Lord of God and that he is a prophet of God look at this special why is this special? because you are being a Christian it is clear? there is no example that I am Do مش كافر خلاص مش كافر تعال No, not a sinner. Come on, I'll do what you want. What do you say? They say, I'll admit that there is no God but Allah, and I'll admit that Muhammad is God and the Messenger of Allah, and that راسك is God كفرت معايا فالمقصود of لو جه الشرك بقى مطلق هي كل فيه كل انواع الايه الكفر كل انواع الكفر بقى بما فيهم ايه فهنا الايه هنا بتقول لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن مشركات هنا يعني الكافرات سيدخل فيهم مين اهل الكتاب يبقى معنى ذلك بمنصوص الايه ايه ان لا يجوز ان يتزوج مسلم كتابيه فتيجي الآية الأخرى والمحصنات يعني أحلة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هذه الآية بمدلولها عرضت الآية ودي من سورة ايه والمائده اخر سور صور الأحكام نزولا فيبقى حكمها مستقر ناسخ لما قبله قال لك ايوب دي نسخه الاولى نسخت حكم الاولى معايا يا اخوانا معايا بعض العلماء نفس القواعد نفس الضوابط نفس الاصول ولكن الفرق في التطبيق في ارض الواقع هو هو النسخ عندهم هو هو ضوابط النسخ لكن ياتيوا الايه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن المشركات صحيح اني ما جاتش مجاش فيها اهل الكتاب بالتنصيص، لكن غالب استعمال القرآن للمشركات ايه للشرك فياخد قرينه بان دايما القرآن بيفصل ما بين المشرك والكتاب فيقول اذا افرد المشرك ما يدخلش فيه برضو الكتاب فوقع عنده هنا المشركات ايه كل الكافرات باستثناء يبقى اهل الكتاب بالكتابيات بالايه دي مفيش فيها حكم مفيش حكم يبقى الحكم المنصوص عليه إيه إن ما نتزوجش تزوجش لا يجوز لمسلم ان ينكح مشركه اللي هي المشركه اللي قال ايه اللي هي غير اهل الكتاب كل الكفره طب ليه قال لي غير اهل الكتاب لان هو كان عنده وجهه نظر ويتنظر من خلال الضوابط the point of view and said why do not make this false statement on false statements of the Quran usually when the Quran comes and talks about the people of the book he does not speak about this he does not speak about the fear and the fear and when the fear comes he will go away from it صفين اهل الكتابيه الكتابيه فين مسكوت عنها مفيش حكم والاي دي ما جابتش حكم اه ممكن تقول المسكوت عنه بمفهوم المخالفه يبقى يجوز ان يتزوج ترى ما لا يجوزه تزوج كافره يبقى يجوزها تزوج ايه كتابيه حاجه كده لا بس احنا بنقول ان الايه ما نصتش دلوقتي على الكتابيه هل ذكرت الكتابيه فجاءت الايه الاخرى من سوره المائده وقالت والمحصنات يعني احل للمسلم ان يتزوج المحصنه من اهل الكتاب يبقى الكتابيه احلت بعد ما كانت حرمت لا دي مسكوت عنها يبقى بالتالي الايه الاولى مش منسوخه فاهمين يا جماعه في فرق بان انا اقول في التطبيق الواقع انا متفق معاك على الأوضو وإني لابد أن نتوضّع ونتوضّع زين نتوضّع بالكيفية الفلانية وواجبنا توضّع عشرة صلّي وواجبنا توضّع على طبلة فقد الماء يب عليك أن تتمم أتتمم إزاي أتتمم كل ذا متفق عليه لكن تجي تقول لي إيه هل يجوز لي أن أتتمم في المكان ده أو بص كذا أقول لك لا ما يجوز واحد تاني أقول له يجوز هل ده خلاف مش خلاف في الأصول مش خلاف في الضوابط مش خلاف في الخلاف في تطبيق الحكم ان الشروط هنا حصلة والشروط هنا مش ايه مش حصلة صح كده نفس الكلام اللي حصل هنا هو ما في النسخ يعني بالامزجة لا هم متفقين على قضية النسخ ولكن اختلفوا هل اللفظ ده داخل فيه كتابية ولا مش داخل فلو داخل فيه الكتابيه يبقى لأباح الكتابية نسخ هذا الحك وفي الحقيقة هو ما نسخش كل الايه ما كل الآية. Because what does the ولا say? المشركات حتى يؤمن condemn قلنا believers until they believe غيرها صح لو قلنا على المعنى The طيب and والمحصنات دي Right? If هل said كل on ولا first meaning فقط the Bible and the teachings What are these verses? Are سبح الله ما انت بتقول ليه ده هو انا اللي بقول ثاني اللي بيقول فيحكموا بعضهم بالنسب يحكموا بعضهم بالنسب وهذا مروي عن الحسن واكرمه والزهري وكل هؤلاء تابعون والمتقدمون لم يكن النسخ عندهم افهم دي لم يكن النسخ عندهم على ما جرى عليه في الصرح المتاخرين ولذلك القاعدة اللي قلناها قبل كده لا نحاكم المتقدمين بالاصطلاح المتأخرين لا لا نحاكم المتقدمين ولذلك من الغباء اللي تجد واحد عمال يقدر بشكل إسلامي تانيه فيقول فيقول شوف ما رو في كت في في الضرر الكامنة بتاع نحقر عليه رحمة الله تعالى بيصفوا إن شيخ الإسلام كان رجل مثقف فده معنى ما كانش عالم ده كان راجل مثقف فهو الامام ابن حجر العسقلاني بيقول ان هو عنده ثقافه واسعه وبذلك فده مثقف وفي فرق بين العالم والمثقف هو كده دلوقتي يعني حاكم اصطلاح العلماء الاولين الى الاصطلاح المتاخر المترجم عن الايه عن الغرب ان ايه المثقف يعني ايه المثقف ديعني ممكن يكون العلماني مثقف اللي يبرألي مثقف الكفر ملحد مثقف الشيع مثقف الصحفي اللي بيكلم في كل حاجة في الدنيا مثقف كل دول مثقفون فالمثقف مش المتخصص لكن اللي مطلع يعني فراد إنه يقول إيه إن إن شيخ الإسلام ابن حجر عليه رحمة الله تعالى الحافظ ابن حجر أراد إنه إن إن إن إن ينتقص من شيخ الإسلام لما قال إنه إيه مش عالم ده مثقف يعني مطلع فهاللي مثقف عند المتقدمين تختلف عند اللي الاصلاح اللي بتاعة الجرايد الجرايد بتاعة النهاردة. ازاي انت تحاكم الاصلاح المتقدم لاصلاح متأخر المثقف عندهم هذه مزيّة. شيء هو عايز يقولك بجانب انه هذا هو واسع للطلع مش سيب حاجة إلا وإيه إلا مطلع عليها ودايف فيها وراسخ فيه هو بدأ أنت عايز تقولي كده إنه هو مش عايزه مثقف وتحاكم ده هذا من الجاهل المركب وهذا من المظلمة والغيبة ولا أدري كيف يلقى الله تعالى من يسب هؤلاء العلماء ويقدح فيهم وفي دياناتهم وفي علمهم سيقول ربنا إيه صديتم عن النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ أن أحاكم المتقدمين بالصلاح المتأخرين المتقدمون لم يعرفوا النسخ على صراح المتأخرين المتأخرين لما قالوا النسخ وانتهاء العمل بدليل متقدم بدليل متأخر عنه نزوله. انت خلص العمل خلص. من فش تشتغل بزي ايه الخمر؟ زي العلم خمر. خلاص نصخ. ما يجوز الوقت إن أنا أشرب الخمر في غير الصلاة. وقد أجهزت الخمر في غير الصلاة في الأول. لكن لا يجوز الآن. صح كده؟ ليه؟ لأنه ناس خليني ناس انتهى العمل بالدليل الأول. لنزول دليل ثان. خلاص أفل. أنه العمل. أما المتقدمين السلف زي التابعين وتابعين التابعين والأئمة المتقدمون كانوا بيقولوا كل عملية تقليل تحويل تغيير لحكم الدليل ده كانوا بيسبون اسمه تخصيصا كان أو تقييدا كان بيسبين اسمه يعني إذا هنا نسخناش الآية ده إحنا سنينا بعض أفراد الآية لكن كل الآية مشية إنه حرام أن يتزوج المسلم مشركة إلا أهل الكتاب فبالتالي ده ما اسموش نسخ عند المتأخرين عند المتأخرين لكن اسمه نسخ عند وإحنا قلنا أبن كده إن كان زمان إخوانا في بعض الأخطاء التي وقعت في حركة الجهاد والأمر وعوثنا عن المنكر كان من أهم الشباة القضية دي. قضية إيه؟ الاستدلال بان آيات المسامحة والعفو والمصالحة في القرآن منسوخة قاتلوا مشركين كافه كما يقاتلونكم كافه خلاص نسخت ويريدون أقوال الأئمة السابقين على هذا النسخ هذا خطأ لأنك تحاكم أقوال المتقدمين بإصطلاحة إيه النسخ عندهم ما كانش انتهاء العمل لا النسخ عندهم كان تغير العمل باي شكل من الاشكال ويمكن العمل ساري لو شرطوا على شرط معين ما حصلش الشرط يبقى ما ينفعش اعمل لكن الحكم باقي لكن ما ينفعش اعمله ده اسمه نسخ عندهم لو خص الحكم العام اسمه نسخ لو قيد الحكم المطلق اسمه نسخ فاهمين يا اخواننا حتى المجمل ات وحقه يوم حصاده يعتبر الاحاديث او الادله التي تبين أدي إيه الحق له يعتبر نسخه نسخة لأن بيان المجمل عنده برضو إيه عنده نسخ واضح زي كنا الاشكال عشان محدد يقول الله انت ولا والتنكح المشركات حتى يومين ده ما فيش نسخ في القضيه أصلا أنت جبت نسخ ازاي نروي عن الحسن وعكرمة وزوري النسخ بإيه بيبقى بمفهومهم بيبقى بيبقى نعم ونسخ قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو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 ورسله قوله تعالى ولا تنكف المشركات حتى يؤمن قيل هذه الآية حكمها عاما ثم خصصها قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب شفنا هنا بقى ها؟ جابها تاني طب جابها ليه بقى لشكل ده هي منسوخة ولا كذا هي منسوخة عند المتقدمين مخصوصة عند, عند المتأخرين في مشاكل لا مش حتى في الاصطلاح لذلك مهم جدا قبل ما حد يجيب لك كتاب ولا يجيب لك مقالة يقول لك العالم الفلائي الكتوكين توقف العالم لقيه صلاح وزمان و إيه زمان و إيه في تاريخ التشريع وفي تاريخ العلم ده لأن العلوم متطور مرحلية اللي دون في الأول خالص في اللغة غير اللي دون في الآخر صح كده اللي دون في التفسير في الأول غير اللي دون في الآخر كذا فهذا التطور وهذا ال ال هذا زين مرحلية لابد أن أقف هو العلم دائما متقدمين ولا متأخرين يعني فان طب الصلاح وهل الصلاح خاص ولا لا معاه كذا زي ما إحنا قلنا الصلاح ابن جريت طبر وانت بتقرأ ما يقول عليه إجماع الحجة تقول له إجماع فزي خلف فلان إجماع الحجة عنده يعني الجمهور آه مش يعني لا لا بصلاح خاص بل لابد أن أقف على الصلاح وكثير من الاختلاف الحاصل قضية الصلاح يثبت الإصلاح بيني وبينك وهم جدا لما تكلم مع حد لأنه مناقشات كتيرة هذه الأيام عايز حد يسال ويفهم ويتعلم لازم تصل إلى أرضية مشتركه الأول الأرضية المشتركة دي الأول لازم تصل إليه حتى لو كنت بتكلم مع واحد ملحد لازم have to deal with me on what land I don't want to go out and talk I would like to say that the people are talking about Except for the people who have left them on this door It's a choice that it's a choice that it's a choice for them But other than that, no, we don't have a time in this In the truth لازم في ارضيه مشتركه لازم شو يكلموا الايه والحديث ما فيش دي مش ارضيه مشتركه هو يكفر بذلك فين الارضيه المشتركه تفضل تبحث عنها فنبدأ نبني من الارضيه التي نتفق عليه واضح ودي محتاجه مهاره وحنكه وتجربه احنا اللي دخلنا هنا بالصلاح خناقه الاصطلاح معايا اخوانا خناقه الاصطلاح والنبي صلى الله عليه وسلم بين الاصطلاح وغير المفاهيم مش لما قلنا ما تعدون رقوبه النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة ما تعدون الرقوبه فيكم؟ قالت لا يعيش لها ولد قال الرقوب من لم تقدم من ولدها شيئا يعني اللي ما مات لهاش ولد ده في العرف في الاصطلاح النبوي فاخدوا ايه الاصطلاح هتدرون من المفلس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 وتصريح للمفاهيم والصلاحة فلا بد من الاعتناء بهذه القضية نعم الثامن وقيل إنها ليست مخصصة بل المشركات هن عابدات نعم وقيل إنها ليست مخصصة بل المشركات هن عابدات من العرب وغيرهم ممن ليس لهم كتاب وهذا مروي عن قتادة وسعيد بن جبير الثامن ولذلك في الحقيقة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 وهذا النوع قريب من الذي قبله بل هو باب منه ومن أمثلته قوله تعالى ومن أمثلته قوله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا قيل في هذه الأوصاف هي للملائكة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 زي ما نقول بنوصف الالجاريات فالالجاريات يعني الجاريات ها الجاريات ممكن الباخره كده لو انا بتكلم مش في الايه وبالجاريات ايه اي حد بقى بيجي يقول السيارات ممكن اقول كده صح كده هيبقى بالتالي الوصف يحتمل اكثر من موصوف يبقى يذكر في الايه الموصوف وانما اتى بالايه بالوصف فهنا الوصف هنا ينفع لكذا موصوف فبعض المفسرين يولد الملايكة بعضهم يجيب الأنجم جمع نجم وقيل الموت التاسع أن يكون في الآية حرف له قراءتان فيفسر أحدهم إحدى القراءتين ويفسر الآخر الأخرى هيختلف التاويل ومثل قوله تعالى وما هو على الغيب ضنين ففي قوله تعالى ضنين قراءتان الاولى بالضاد ويكون المعنى ما هو ببخيل الثانيه بالظاء ويكون المعنى ما هو بمتهم هذه بعض اسباب الاختلاف التي تحصل بضنين او بضنين بضنين يعني بخيل ظن بالشيء يعني بخل به والظنين يعني أن يكون موضع الظن والظن هنا يعني التهمة واضح هنا فيبقى وما هو على الغيب بظنين ببخير وما هو على الغيب بظنين يعني بمتهم هذه بعض أسباب الاختلاف التي ظهرت لي يعني للمصنف ويمكن باستقراء اختلافاتهم في التفسير أن تظهر هناك أسباب أخرى في بهذا والله أعلم صلى الله وسلم بيه.